الحمد لله رب والصلاة والسلام على سيدنا محمد الأشرف الأنبياء والمسلمين. اللهم علمنا ما أنفعنا وانفعنا بما علمنا إنك أنت العليم الحكيم آمين. خضر. البقاء وحقيقة البقاء عبارة عن انتفاء عدم اللاحق للذات والاختزال وهو أول بلا بداية وآخر بلا نهاية. نعم حقيقة العدم الحقيقة البقاء عبارة عن انتفاء عدم اللاحق اللاحقة بالذات والصفات طب هل هناك عدم لاحق للذات والصفات ونحن من في هذا العدم طب ما هو محل النفي يعني النفي قين التطلق قين م... على على الاعتبار الواقع وين يعني المعنى هذا الكلام إنه بعضنا يقولون أثبتنا وجود الله في صفة القدم بعد أن أثبتنا وجود الله قلنا هل لهذا الوجود لوجود الله هل له أول يعني هل هناك خالق لله سبحانه وتعالى هل هو لا بل هو لا أو ولا له إذا لا خالق له انتهى من ها انت من هذه... من هذا من هذا السؤال قلنا أثبتنا وجود الله وأثبتنا كذا الله هل له آخر هل لله بعد لا. البعد الذي نسأل عنه هذا هل هو وجود فعل وزيادة في الخارج لله سبحانه وتعالى لا أيه هو هو مفروض ذهنا هو عبارة عن فرد تابع للذهن للوهم، وليس تابعا عن العقل، لأن العقل يقول هو الذي يحتم هذا الفرد الذهني، هو الذي يحتم الفرد الذهني، فيقول في نفترضه الوهم من فوق عدما، بهذه الذات الواجبة في الوجود، فهذا الفرد هو التحيل، فيجب عليك أيها الوهم أن تنفي هذا الفرد، إذا حكم العقل بنفس العدم هذا العدم. هو فرض وهمي وفرض نشأ من الوهم أو من التقدير الذهني يسموه هو تقدير ذهن وقلنا إنه للذهن أن يفرض إيش؟ المحال للذهن أن يفرض المحال ولكن العقل لا يقبل إلا إيش؟ هل يقبل المحال؟ لا يقبل المحال إذا حكم العقل على الفرض هو المعتبر وليس مجرد الفرض؟ ليصل أن الإنسان يمكن أن يفرض أمور مستحيلة، ولكن ليس كل شيء يمكن للإنسان أن يفرضه فهو يصح وجوده، لأن الإنسان يمكن أن يفرض وجود أمور مستحيلة الوجود، فمجرد صحة الفرض لا يسلم جواز المخلوق، جواز وجود الموجود. إذا الإنسان يفرض وجود، فيسأل عنها، فيأتي العقل بملاحة قواعد معينة. إما يثبت هذا الفرد أو ينتيه نحن فقط الآن نصور المفاهيم فقط نصور ما معنى الفقر هو نفي عدم متوهم مفروض غهنا ممكن واحد يقول طيب فما الدليل على انتفاء هذا الفرد المتوهم الذي فرضه الغهن ما الدليل على ذلك كل نصيقات الدليل لاحقا الجواب أن نصيقات الدليل على إبطال مثل هذا لا لاحقا نحن الآن فقط في معرض تصوير المفاهيم التي قد ترد على الإنسان ممكن يجي واحد يقول شو دخلنا إحنا؟ طبعا هذا باللغة العامية شو دفلنا إحنا مثل هذه الفروضات؟ يعني واحد ممكن يجي يحتي من خلق الله؟ في واحد ممكن يجي من من خلق الله؟ نعم والله يفي هاي فيه بلال بحث والله يفيه مين بحث لا ما في الشيء؟ فيه طيب ممكن واحد يجي يحكي هذا اللي اللي بحكي من خلق الله يا اخي ما نردش عليه إنما نردش عليه هل هو موكب شرعي هل توضأ لنا الشرعه إنما نردش عليه نترك له حيله يعني هل أجاز لنا الشرع هذا السقوط يعني لما واحد يجي يحكي لله ولد ما هو برضو الواحد ييجي بيحكي نفس الاشي ممكن يا اخي معقول في واحد بحكي انه لله ولد محتلو لا والله فيه نشكله طيب ما هو موقفنا تجاه هذا الذي يفرض هل لمجرد أن نفرض هذا الفارس واحتمال هذا المحتمل أو اعتقاد هذا المعتقد يستل اعتقاد هذا الأمر المستحيل يستلزم منها أن ما نتكلم معه لمجرد اعتقادنا بطلان هذا الفرض هل الموقف الشرعي الذي يفرضه الشرع إن نسكت بحكمه لا دعوه يموت وحده هل في هناك إيش يدهوك واحد وهيك؟ ما ما في. إذن ما هو الموقف الشرعي وما هو يعني هل صح إنه ولد ولو بيجي شعرات من بعض الأحاديث إنه فعلا قد يسأل بعض الناس مثل هذا فؤال م. نعم نعم كيف فتعجبني اليوم معي <تصفيق> <تصفيق> شو ما أعمل فيها أنا أعمل فيها <تصفيق> <تصفيق> صدق تحكي نعم ليش؟ لما سألنا ليه خواصل إن أحدنا يبكر ثم من يخلق الله يعني صار في واحد بيكون انا بكون افكر فاقول من خلقني ثم من خلق العالم ثم الله موجود فقل ان خلق هلله الخالق فماذا افعل يعني ما الحديث آه. فقال ايش اذا وصلت الى هذا ابتعد ابتعد بالله او قل اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ايش يعني الواحد كيف الرسول صلى الله عليه وسلم ما قاله الم تفكيرك غلط وهذه بتعة مستنكرة وأنت يسمو أنت لا بل على إنه هذا الفرد هو من الشيطان لأنه هذا فرد مستحيل فرد أمر مستحيل ليس نفس الفرد هو المستحيل مش إنه وقوع الفرد المستحيل نفس الفرد هذا أيوا يعني مش إنه يفرض الإنسان أن يقع في ذهن الانسان يصل هذا الفرد هو المستحيل لا وقوع نفس الفرد تحققه في الخارج هو المستحيل فهذ بكله فستعد بالله من الشيطان الرجيم ذلك صريح الإيمان ما يعني ذلك صريح الإيمان؟ لأنه الصحابي قالوا هذا أنا أشد تنكره يعني أستبطله لا أحبه وتنكر نفسي منهم. فقال له ذلك صريح الإيمان. فإذا أحب بمثل هذه الحالة فستعد بالله من الشيطان الرجيم. شوف في المسألة؟ إذا هو قطع هذا التقل قطع هذا الأمر. وهذا الحديث فيه دليل على إبطال التخلص. واحد كيف المسألة؟ فيه دليل على إبطال التسلطل الذي يدعي بعض الناس انه هو ثابت وواجب واجب لانه لابد من انتهاء السلسلة الى عمل واجب نعم بالنسبة لمسألة المسألة, المسألة. ممكن واحد يحكي احنا انت جيبت مثالين مثال اول من خلق الله وثالثاني الولد ممكن واحد يحكي انه لا الولد هو وارد فقال لذلك انا بنتي المسألة من خلق الله مش وارد فقال لذلك انا مددخلش هذة قولة غيبية مم. فشوف بعض من المسألة إنه هذا يجوز أن أن فيها أو ما لا يجوز هل هو الورود يعني سلب, سلب النقص عن عن الله سبحانه وتعالى هل لا هل طبعاً ورد في القرآن ما هو ورد لا طبعا مية في نحن لم لحن لم نتوقف نحن فينا, فينا للنقص على إنه ورد في القرآن نفي أم لا لأنه النقص هو منفي أصلاً لأن معتمد العقلاء ومعتمد الناس ومعتمد أهل السنة في نفي النقائص عن الله سبحانه وتعالى هل هو النقص وروده في القرآن أم أم هو أمر الآخر؟ لا على الأوهام. أوهام يعني يعني يعني يعني, كثيرة يعني هل يتوقف الإنسان في نفيه للنقص على إنه نفي هذا النقص يجب أن يرد في القرآن؟ لا طبعا لأن نفي النقص عن الله سبحانه وتعالى هو أمر عقل لا يتوقف على ورود الشريعة. لأنه تنزيه الله سبحانه وتعالى عن المقاصف هو, هو شرط إثبات الله. هو شرط إثبات الله. الأصل لا يكون الإله إلهاً إلا بإثباته منزهاً عن المقاصف. فإذا توقيف سلب النقص عن الله سبحانه وتعالى إلى حين مزيد الشريعة بيجرد في هذا النقص هذا فيه خلل يعني لما واحد حديث لك الله سبحانه وتعالى لا أقول عنه لا إنه جسم ولا إنه ليش؟ بنقول له ليش يا ابن الحلال لا تقول لا هيك ولا ليك لأنه لم يرد توقفه عن النفي بحبة إنه لم يرد النفي بشكل خاص للجسمية بشكل خاص هل هو موقف شرعي 100% لا لأن الجسمية هي وجه من وجوه صفاة المخلوقات وورد النفي الكلي النفي الكلي النفي العام الذي يفيد القطع وهو ليس كمثله شيء ورد في القرآن فإذا كل جزئية من جزئيات المثلية والتشابه هي مندرجة في ضمن هذا النفي فلا يجوز أن يتوقف يتوقف إنسان في نفي إحدى الجزئيات إلى حين ورودها في الشرع لذلك دليل ومعتمد أهل السنة في تنزيه الله سبحانه وتعالى عن مشابهة المخلوقات ليس هو أصالفا في النقل بل حتى وإن لم يرد النقل بنفي بعض النقائص عن الله فإن العقل يحيلها يعني مثلا ورد الشرع مثلا فاليوم نساهم. هل يجوز لواحد أن يقول لله مثيان؟ ونحن نعلم أن مثيّان أصلا نوع من النقص لا يوجد وهل يوجد نقص يريب بالله سبحانه وتعالى لا طبعا مية في المية فمجرد النقص منفيا بالعقول السليمة بالقواعد العقلية الصحيحة مجرد النقص ينتهي بهذا ولا يتوقف نفيه أو لا يوقف نفي النقص على وروده في الشريعة نعم في سؤال في سؤال يعني بحكي انه فيه ممكن يكون مثال اوضح ان اللحم العظم قال الله عز وجل باللحم العظم لا شو الدليل؟ باتفاقه بالجواب لا شو الدليل؟ الدليل العقل لم يعد في النقل ان الله ليس باللحم العظم طيب الآن الحديث اللي ورد هو امنت بالله يعني في روايق اخرى انه قلت امنت بالله ومستقل ونحكي انه الايمان هو الايمان شو التصديق والتصديق لا يمكن ان اكتفى صبقت وانتشاكل فهو هذا الدليل على إنه النبي عليه الصلاة والسلام لم يعد منه أن يتوقف وإنما أراد منه أن يعني الجذب هذا يبزل له الجذب له المال آمنت بالله مقصود الجذب فإذا كمان سؤال عشان أروح <تصفيق> <تصفيق> الآن حقيقة, حقيقة البقاء عبارة عن اندفاء كذا, كذا كذا طب الآن إحنا مرحنا في الكتاب معلاء إن الوجود صفة الوجود بالله هو حال واجدة للذات إذن الوجود واجد الوجود الواجد, الواجد, الواجد, الواجد الوجود واجب، جميل. الوجود واجب، ما هي المسألة. إن الوجود الذي أوجدناه لله سبحانه وتعالى هو حال ثابت للذات المتعاقلة في الذهن. الآن العقل الإنساني، ما بننطلق من من في بناء هذه القواعد من من مما يعقله الإنسان. لاحظ كيف المسألة؟ أنت تعقل هذا الوجود، وتعقل هذا الوجود،, وتعقل هذا, الوجود وتعقل هذا الوجود. أنت تقول إنه الوجودات التي نراها بعضها. يعني يمكن أن يكون حادث و يمكن أن يكون ينعكس في المستقبل وهكذا فمطلق الوجود مطلق الوجود لا يتلزم لذاته أن يكون واجبا ولكن نحن في معرض عب صفات الله فنقول الوجود الذي ثبت لله ثبت أنه واجب بأدلة أخرى ستأتى الجرّهان عليها ليش؟ اللي هذه الأدلة هي الأدلة التي أثبتت حدود العالم واحتياج العالم الحادث إلى و... محبط واجب الوجود فلذلك احنا رجعنا قلنا انه هذا الوجود الذي اثبتناه لله سبحانه وتعالى هو واجب بالدليل الذي يدل على حدوث العالم ولكن مطلق الحدوث لا يكفي في حد ذاته ولكنه يستلزم ذلك يعني هو نفسه من حيث نفسه هو يعني مطلق الوجود من دون قيد الوجود غير كافي، اذا ضمنت اليه الوجود اشتمل هذه الأمور كلها لأن الوجود هو الذي لا لا يتصور في العقل انتفاعه لا في القدم ولا في المستقبل ولا في الـ في الآن مطلقا فإذا أثبتت لوجود الوجود فهو كافي ولكن الولماء طبعا احتاجوا للتفصيل لأن المقصود في علم التوحيد هو إيش ليس الاقتصار على الإجمال بل التفصيل ليس لأن المقصود في علم التوحيد هو الاستفصال والتوضيح والبيان وليس الإجمال مع أن إثبات سوال الله سبحانه وتعالى واجب الوجود كافٍ في نفي الأولية ونفي الآخرية عنه وكافي من حيث الكتاية وكافي لا شك ولا عي في ذلك ولكن العلماء لزيارة ربتهم وإرادتهم في بيان العقائد نقصوا على هذه الصفات في حج ذاتها وارح من شاء الله كيف الكلام نعم <تصفيق> لأنك أي مفتس منهج عريق إنه مزاوين ما إذا قلت هو وحكي وغير لكن الآن في حليف في إنه تفتد في جدا لا تريد أن تفتد في جدا يعني آمن بك استعد لكي يقوم بك الدليل على وإن نعود الحمد الدليل وإن نعود الحمد في رسو على الصحابة يعني ما يعقل ذليل على وجود دول هو مش شرط من هذا الحديث نفسه انه يعطيه دليل ولكن هو طلب من الصحابي ان يتفهد موقف لا يبقى في الشك والتردد انه يمكن ومس يمكن لا قال له اجزم بهذا الموقف ودع تلك الاحتمالات فانها يعني ايهانات من الشيطان وابحكي كيف المسألة ولكن الحديث نفس الحديث في, في هذا الحديث ليس فيه دليل نفسه ولكن احنا بنقول في هناك ادلة اخرى اوضبت على المسلم ان آه... أن يجدمها بالدليل أن يعرفها بالدليل اللي هي المضار والدليل للشدوث وإلاء فيه من الأدلة إحنا ما قلنا إنه هذا الحديث يحتوي كل العقائد ولكن في تنبيه إلى جهة من جهة علم التوفيق واضح كيف الكلام؟ نعم والدليل على البطاق من الشتاء قوله تعالى ويبقى وجه ربه <تصفيق> أي ذاته فإن الوجه في الآية بمعنى الزاب لاحظ كيف العلماء قالوا هذه الآية دليلا على بقاء الله سبحانه وتعالى ممكن واحد يجي يحكي لا نص الآية دليلا على إيش على بقاء الوجه لأ بنقول له لا نص الآية دليلا على بقاء الله سبحانه وتعالى فإن الوجه المراد به هنا هو الله سبحانه وتعالى وإحنا ااا بهذه الآية في هذا الموضع بالتحديد لكي ندل على إنه المقصود بالوجه هنا هو عينه لا يجوز واحد يجي يحكي لأ لله وجه هو غير الذات لا الوجه هنا هو عين الذات ما في كلام نعم على اللهم كيف يبقى الوجود وانت فلا مشكل مشكله مشكله سوى كيف ما اسكليها بس <تصفيق> نعم ونحن استنطنا قوله صلى الله عليه وسلم <تصفيق> اللهم امتى الاخرت فليس بعدك شيء وقد اجمع الامه على ان الله تعالى منطق بالبقاء وأما أبرهان العقل فسيأتي. جميل جدا. <تصفيق> لعث الرسول صلى الله عليه وسلم قال: اللهم أنث الآثروا فليس بعدك شيء. قوله فليس بعدك شيء هل هو تفسير لمعنى الآثر أم ماذا؟ هل هو ليت بعدك شيء مساوي لقوله هو الآثر من أي جهة؟ جزء لأنه لا أثر لا بعد لا لحق له. يعني. هل هو مساوي أم أنه يعني يستلزم ويزيد عليه طبعا يزيد حاجة وزيد يستلزم وزيد عليه يعني هو يعني إثبات أنه ليس, ليس بعدك شيء مستلزم لإثبات أن الله سبحانه وتعالى ليس له آخر ولكنه يدل على أنه مش فقط أنه ليس لله آخر بل ليس بعده شيء مطلقا سواء العدم أو شيء آخر واضح حكيت المسألة مطلق الشيء مطلق شيءيا الأخرى طوال كانت عدما أو وجودا فهي منتفية عن الله سبحانه وتعالى فهو دليل عام مطلقا فهو دليل عام شد ما دعي بعد إثبات البقاء بالكتاب والسنة ما الداعي إلى قولنا وقد أجمع في الأمة إيه؟ أنت بديش طلني احتلك أنت بدنا من إيه... بديرو نعم أقوى بعدين أقتنى بالتكامير كلام جيد لكن بعدين المقصود بأني عندهم فرصة بالتهاد بعد يعني على لكن في الكم اجمعي على الفتح في الكم اجمعنا فبالا اجمعي على المطر وعلى الصحة جميل زبا جميل زبا اوامت نعم اوامت الولا طالي <تصفيق> <الولا. تصفيق> <تصفيق> هو. <تصفيق> هو دليل ايضا مستقل ايه يعني دليل مستقل هو دليل اخر في بعض الناس كده بيقولوا نقتصد ولكن الكتاب والسنه اقاما الإجماع دليلا فلا فلا فلا حرج من أن نتجلى بالكتاب وبالنواب وبالإجماع طب واحد ممكن يجي يحكي بالكتاب والسنه وبالاجماع وبالعقل في إشكال أخرى لأن كل واحد من هذه الأدلة يدل على أن الله سبحانه وتعالى رب عظيم فاذا ثبت فاذا ثبت بقاء الله في حمده بالكتاب هل بعد ذلك يكون في هناك إشكال من أن نستدل على بقاء الله بالثنة؟ لا إذا ثبت بالكتاب والثنة هل يكون فيه إشكال من استدلع بالإجميع أو بالعقلة؟ هل يوجد إشكال بأن نستدل على عدة على على مدلول واحد بأدلة كثيرة؟ بالعكل بل هو هذا تضافر الأدلة على مورد واحد وهذا يزيد الشيء قوة نعم واضح ان شاء الله كيف تم نعم الشيخ ما اللوجن عليه بزاف مثل ما نقول اكثر من مساله يعني جماعه الشريعه قالوا تنجه شنو كان الشيخ ما تنصحني في بعض الدروس الدقيقه كنا نقول فائده الاجماع كفر المخالف فائدة الاجماع كفر المخالف يعني شو جهه العقيدة انه ما ضروري عقيده بلا شك طبعا فائدة الاجماع المقطوع به الاثنين الطريح للاجماع القطعي هو نقل المسألة من كما جماعه عنها الاخوه من احتمال الخلاف في الفهم الى القطع ونكي احتمال الخلاف في الفهم الى القطع بالمجمع عليه واذا خالف الانسان امرا مقطوعا به مجمعا عليه فهو يخالف معلوما من الدين بالدورة فهذا يكفر لذلك قال العلماء انه من انك الطريح فهو يكفر على خلاف في تفاصيل بعض يعني حيثيات الاجماع كما لا يكفر عليك اما مسألك ويبقى وجه ربك ان شاء الله توصل انا اتكلم عليها يعني ان شاء الله ربما نضعها يعني ايه من الايات التي نتكلم عليها بعد الدرس كما قلت يعني بعض الاخوه يتفهمين بعض الامور وبعضه فجاء مشان بعض الامور الله نعم ان بعض الامور ما في اشكال انا ما <تصكي Senin> في <تصفيق> اشكال مطلقا يعني يعني اي انسان عنده يعني اي طوال احنا اصلا انما جئنا هنا لنتعلم وانا اتعلم منكم كما يعني ربما اكثر مما تتعلمون مني لا إشكال أن يسأل الإنسان أي سؤال لا إشكال مطلقا سواء كان جديد سواء كان قديم كان له أول ما كان لهش أول ما في إشكاليه مطلقا من السؤال لأنه أصلا الإنسان جاء لكي يتعلم ووسيرة التعلم الابتماع والسؤال عند الابتشكال فهذا لا إشكال فيه مطلقا والذي ذعلان من كثرة الأسئلة يروح ما في الناس إياه لا لا أصلا السؤال بدل على ذكاء في الإحسان السؤال وهو طريقة لأنه هذا البني آدم اللي بيسأل بده يتعلم فأنا يريد أحكي كله ما تسألش طب ليش رايهان هو شوف والله هو أعلم مخالفته تعالى للحوادث وحقيقة المخالفة للحوادث عبارة عن غفي المشابهة في الذات والأسفاد والأفعال نعم أول شيء ما هي الحوادث ما هو الحادث كل من هو غير الله حاجة. تعريف الحادث المخلوق هذا تعريف لغول بدي تعريف نعم ما لم يكن ثم, لم يكن ثم كان هذا الحادث هو الذي كان بعد بعد زمان أو كان وقبله زمان آه. لا مطلقا هل جعلنا الزمان قيدا في الحدوث مطلقا ليس الزمان قيدا في الحدوث ولا هو جزءا منه مطلقا ما ليس الا اصلا الزمان ليس له اي مدخلية في مفهوم الحدود بل الحدود هو الكون بعد ان لم يكن الكون بعد ان الوجود بعد ان لم يوجد طبق طب الشيء بعدما طبق الشيء بعدما طب اذا طب ممكنه كل الحوادث كل الحوادث معناها كل شيء لم يكن ثم كان والله سبحانه وتعالى مخالف لها في جميع الجهات من حيث الذات ومن حيث الصفات ومن حيث ايش <تصفيق> لا هذا مفهوم المشاركه للحوادث توافق وهذا مفهوم تنزيه الله سبحانه وتعالى عن المشابهه واذا نزهنا الله سبحانه وتعالى عن المشابهه هل يستلزم ذلك تشبيه تنزيه الله عن المثليه ام لا يستلزم يستلزم لانه المشابهه عامه أم أخص من المثلية؟ أعم, أعم. ونفي الأعم يستلزم إيش؟ نفي الأخص لذلك لذلك إذا واحد قال أنا أنفي المثلية فقط هل يستلزم قوله ذلك نفي لا لأن نفي الأخص لا يستلزم نفي العام أما العكس فهو صحيح نفي العام يستلزم نفي الأخص اثبات الأعم لا يستلزم اثبات الاخص لما في العام يستلزم ايش لما في الاخص اثبات الاخص يستلزم, يستلزم, يستلزم لا يستلزم لا, يستلزم. لا يستلزم. من حيث ما هو عام يعني لا بس ولا لا يستلزم. لا لا يستغلق. لا انت لازم يتلزم لازم يتلزم يعني ما راتي فلا يتلزم الانف يا عام واضح كيف المثليه المثل لا طبعا مش مثليه المثليه هي تساوى في جميع الصفات المساواه في جميع الصفات النفسية ايش يعني الصفات النفسية ايش معنا الصفات النفسية هي ما لا يمكن تعقل الذات بدونها ضربنا مثال على هذا جسم صح هذا جسم النزح بعض الصفات النفسية التي له ما هي تحيض هل يمكن ان تتعقل الجسم من دون ان يكون متحيضا فالتحيض صفة, صفة نفسية يويش إذا قلت يوجد جسم من دون تحيّر هل هو جسم؟ لا كما لو قلت يوجد إنسان غير ناطس يعني يوجد إنسان غير عاقل. أو إنسان مش حيوان واضح كيف المسألة نفي الذاتيات يستلزم نفي الزات نفسها نفي الصفات الذاتية يستلزم نفي الزات فمساوات لاحظ يا أخي مساوات الشي... تساوي الشيئين في الصفات النفسية يستلزم مثل الموما فلا في, في النفسية مش في الأعراض يعني الان في هنا كأس وهنا كأس هذه الكأس مع هذه الكأس في الثبات النفسية ولكن العرضية مختلفة غير إيشة العرضية كله من الشكل الحجم هذا عرضية ولكن الحقيقة اللي هي الكأسية اللي هي عبارة عن معين ينفك للشب ويحتوي الماء أو غيره من السوائل هذا مفهوم الكأس يتحقق نصداثه بأي شيء يصنع كأس ولكن الأعراض تبعته إنه كيف شكله كيف طوله كيف عرضه الاخر. هذه أعراض فالتواه الشئين، التواه الشيئين في الصفات النفسية يستلزم إيش في التماثل، يتلزم التماثل. فإذا قلنا إنما الصفات النفسية، من الصفات النفسية للموجودة هي إيش التحيز، ورحتي في الكلام، من الصفات النفسية للموجودات التي هي غير الله سبحانه وتعالى هو إيش التحيز. فهل يجوز لواحد أن يقول إن الله سبحانه وتعالى له حيث هذا يستلزم التمثيل ولكن مجرد التشبيه مش يستلزم معناه أنه ممكن يلزم وممكن يلزمه بل يتضمنه يستلزم يعني أكيد يستلزمه حتى لو لم يلتزمه وهذا حكاية المسألة فإذا إذا عرفنا أن المخلوقات هي أجسام وأن من الصفات النفانية للأجسام هي كونها متحيزة إذا عرفنا ذلك ثم قلنا إن الله سبحانه وتعالى متحيز فنحن قد دوينا الله سبحانه وتعالى مع المخلوقات في صفة نفسية للمخلوقات وهذا هو عين التمثيل مش فقط تشكيل هو عين التمثيل وهذا حكيت الكلام إن شاء الله نعم تشكيل للجسم هو صفة نفسية الخارج ولكن الجسم احنا اتكلمنا عليها المرة الماضية. لاحظ هو صفة نفسية لمهية الجسم. لاحظ كيف وصفة حقيقية لوجود الجسم. لأن تعريف الجسم هو المهية التي إذا وضلت وضلت متحيزة. واضح كيف التحيز في مهية الجسم هو شرط مفهوم. هو ش... يعني هو جزء من المفهوم. واضح. وإذا تحقق التلمانية يجب أن يفضغ رضاق لهذا المفهوم فهي شرط في الأمرين ولكن هنا من ناحية مفهوم وهنا من ناحية إيش؟ يعني نقص التعقل من حيث المفهوم من حيث التعقل يعني أنا لا تعقل أتعقل الجسم إلا كونه متحيط إلا كونه متحيط طبعا طبعا أنا مش ممكن أن أتعقل الجسم من حيث تونه ووجوده أغثر عن كونه متحيط من حيث كونه متجه ومن أصل كونه متحيز. غلته لاحظ كيف غفلتك عن كونه متحيز هو غلته عن صفّة نفسيّة له. إذا أنت لاحظت الجسم لا من حيث ما هو جسم بل من حيث ما هو موجود. فأنت لم تلاحظ الحقيقة. لأن الصفّة النفسيّة للجسم هي كونه متحيزاً. لاحظ كيف الوجود بالنسبة للجسم ليس هو صفّة نفسيّة للجسم. لاحظ كيف فالوجود عارض على ما هي الجسم عارض فأنت إذا لاحظت وجود الجسم وغفلت عن تحيض الجسم فأنت قد لاحظت عارضا وغفلت عن جنس <تصفيق> نعم عشان نحكي لا نتلم لا نتلم أنت يعني أنت تتصور الجسم من حيث ما هو الجسم وتغسل عن تحيضه هذا غير متصور ولو قال ذلك إنسان بنقول أن أنت لاحظت من حيث أنه موجود ولم تتعقل حقيقة الجسمية وهذا هو منشأ كثير من إشكالات المجسمة أصلا يقولوا موجود لا هو... هم لا كانوا مؤفلوا من حقيقة الجسمية الجسمية هي التحييض والامتداب في الأبعاد بغض النظر إيش هي حقيقة المنتج نفسه هل هو يولوصورة هل هو لا يتجزأ هل هو مواد أخرى هل هو حقيقة أخرى مش مشكلة ما هو المنتج نفسه ولكن نفس الامتداب هو حقيقة الهتمية وأنا أحكيت إن شاء الله نعم ليست ذاته من جنس الأنوال ولا الثنوات ولا الأعراض ولا الأجرام طب ممكن هذا حديث يحكي لك يا شيطون هل ورده نفسي الأعراضية عن الله سبحانه وتعالى يعني هو ما ورد بالمعنى الذي يريده ولكن قلنا أنه في أمرين الأمر الأول ورد النفي الكلي من خلال الآية الشريكة وليس كنفي شيء من العقل يستقل دون ملاحظة الشريعة. بل قبل ورود الشريعة على إثبات إلى خال من النفاق أو يعني مجرد المقدّد. وكلم من الأعراض هو أنقَط نظيفة، لأن العرض هو يحتس إلى غيره. هو حقيقة العرض والاحتياج في القيام وفي الوجود إلى غيره. هي رواة في غيره. لست أنقَط من كونه جسماً. فإذا لا يجوز أن يتوقف الإنسان لكي ينفي كون الله سبحانه وتعالى عرضاً من الأعراض على ورود نفي هذا النفي على ورود نفي. هذا الامر في في الموضوع لانه لا كما قلنا القاعده المهمة ان تنزيه الله عن النقائص هو امر عقلي وليس وليس ولا يتوقف ثبوته على الشريعه نعم التغير احنا خلينا ننزل المناقشة في يعني في الاستدلال بدون ادله الى ان شاء الله الشروع في باب الادله بس هو يثبونا طبعا جهة جهه دلاله اقرا يعني احنا بنحكي بشكل مختصر الآن انه التغير هو الكون على حالة مكون على حالة اخرى او الحدوث بعد عدم او عدم بعد حدوث اذا زاد عليه في حال وجوده العدم وزاد عليه الحدوث الحضور هو قبل الامرين ما قبل الامرين فقبول من ليس امرا ذاتي يعني قبول امر الى الامرين ليس امرا ذاتيا لابد هو من من خارجه إذن هو محتاج في هذين الأمرين لعمل خارجي. ما هو تف. تفضل... أنا لك بس بشكل مختصر. هل ال. هل والفعل تفصيله؟ نتكلم عليهم صلاة عند الكلام على النبي. نعم. شو اللي لا ننفي إلا ما ورد؟ اه. يعني هذا اللي يقوله سيتذم كثير أمور. يعني أمور جزواق سواء في فترة ما بس إذا ورد يعني مثل مثل هذا. يعني أنا حكىت أجزاء إنه نفس أمور ما زائج هو لازم طبعا لازم يلزم. لا الأكيد الله يعني وقع لازم. إشكالات أسئلة ونفهمه. طبعا طبعاً. هو الذي يقول هذا الكلام عبارة عن إنسان مغالط لا قيمة لقوله مغالط لا قيمة لا لوفاقه ولا لخلافه. ليش لأنه إحنا نلزم إلزامات كثيرة جداً أولها وأشهرها اللي أنت بحكيه ثم معارضة النقل ثم معارضة الشرعنة ثم عدم فهم للمصطلحات الشرعية والكثير جدا يعني رق يقع في إشكالات لا قدر له بها. هذا اللي بيقدر يتحمل معنى الإشكالات هذه أصلاً، بس أغلبهم لا يتحملون، أغلبهم لا يتحمل صور هذا معنى بالذمائع يعني إيش إنه يجي بالذماع إيشي؟ بتوقف حتى بس يعني معاني في الديناء؟ طبعاً طبعاً هذه الإشكالات كبيرة جداً لذلك يعني في بعض العلماء كثروا هذا الإنسان، شوف كيف؟ كفروا. فليس بذاته من جنس الأنوار ولا الظلمات ولا أعراض ولا الأجرام بل كل ما يخطر بذلك فالله بخلاف ذلك فليس له, فليس له جهة ولا مكان ولا يمر عليه الزمان وصفاته قديمة باقية ومخالف في أفعاله لأنه هو الخالق والعباد ليس لهم سكفير في شيء من الأفعال وإننا هي قائمة بهم باكتسادهم لها لاحظ هنا في هذه الفقرة نسعى أن يكون الله سبحانه وتعالى من جنس الأنوار والظلمات والأعراض ولا الأجرام هل هناك ليش نفع مثل هذه الأمور لأن هناك بعض الناس قالوا الله نور الثنوية بعض الثنوية وبعض الناس الخرق الأخرى قالوا وبعضهم قال الآلهة من, من جل من آل إله للنور وإله للظلمة إله جنس يعني حقيقة من الظلمة وإله وهم الثنوية قال بعض الناس هو عرب. حال في حقيقة العالم ورحية المسألة المذهبية وبعضهم قال هو هو جرم المجتمع ومنهم اليهود قال وبعضهم قال هو في جهة لذلك قال فليت له جهة بعضهم قال هو في جهة لذلك نطق جهة بعضهم قال هو في مكان لذلك نطق مكان وهكذا كل قول من هذه الاقوال فلوجه بعض البعض من الناس أحبده ووجه بعض الناس أخطأ أمور أقبح من هذه بكثير أصلا يعني ماذا لكم إذا ناس إنسان يعتقدون مثلا الأروبية في, في يعني أو القادسية في بكرة مثلا يقولون أن لم يوجد بعض الناس كانوا يعبدون الأوثان يقولون أن لم يوجد لا, تط... لا يمكن أن تتصور كيف يمكن أن ينخفض مستوى الفكر البشري عند تلبثه بالشهوات والتعصبات واختلال عقله وانحرافه عن التفكير السليم ال الصالح يعني يضل وبعض الناس قالوا الإله هو مجرد فكرة مجرد فكرة توجد في الدماغ وهم حقيقة قلوها برأس مالية اللي ناشي عليه أمريكا في هذا الزبان الرأس هي لا تقتنج وجود إله في الخارج يقولون الإله أنا أؤمن بالإله من حيث ما هو فكرة الفكرة هذه وأعملها كأي فكرة أخرى بمقدار ما تستجلب لي من نفع فأنا ممكن أعمل فيها مجرد المهاره الفكرة عالم عليا دي مره انا بنفيها هذا هو مذهب البراغماتيه بقدر الشيء بحسب المصلحه مبدا هذه المصلحه لم تعد تتعلق بهذه الفكره سيتنفون وهذه هي البراغماتيه الفلسفه الالمانيه بتبنوا العلمانية هي وليده البراغماتيه انا خلف بينهم فكره الاله من هو الاله او من مصدره او طبعا في بينهم ولكن هي وليدة للرأس مالية نعم أغاب قال ومخالف في أقاله ومخالف في أقاله يعني الله سبحانه وتعالى مخالف لي كل ما تراه في حقيقة أقاله كيف حقيقة المخالفة قال لأنه هو الخالق والعباد ليس لهم تأثير في شيء من الأقال كيش يعني هو الخالق والعباد ليس لهم تأثير معناه ان هو الخالق والعباد ليسوا خالقين ما هو الخالق هو الايجاب من عدم واحد بيجي بيحكي لي طب من انت قائد التفلق انت هذا فالك يا خالق اوضرت شيئا من عدم بنقول له يا حبيبي بنقول له هذه الامور ليست ايجابا من عدم بل هي كسب لشيء موجود هي فقط عبارة عن تحويل الامور الموجودة من شكل الى شكل اخر هي اكتساب وكسب هي فقد وكسب فقد وفقد فقط. لا اكثر ولا اقل بدليل انه لا يمكنها لو لم توجد فيك طاقة الان على الحركة لا يمكنك ان تتحرك واضح كيف المسألة لو كان فعله خلقا من عدم وفرضنا لمعضاها الطاقة في سيد لاتحالك حركة لو كانت قدرتك هي خلق من عدم كانت أن تخلق حالة عدم وجود طاقة لأنه المفروض أنك أنت اللي بتوجد الطاقة شوف كيف ولكن غاية الأمر أنه نحن نكتسب الطاقة بالأكل والشرب والآخره ثم نكتدها بالحركة وغير ذلك مجرد أن نستمسر الإشي اللي اكتسبناه نهلك فنحتاج إلى أن نكتسب شغلات من جديد ثم نستهلكها لذلك اسم كسب. لذلك اسمك مشكل، فالله سبحانه وتعالى يخالف الناس، يخالف جميع المخلوقات. مش فقط البشر في حقيقة الأفعال. لاحظ الله سبحانه وتعالى خالق للأفعال، وليس مكتبا للأفعال. وأنا أحكي أن الإنسان فهو مكتسب وليس وللخالق للأفعال. لذلك العلماء قالوا قدرة الإنسان تتعلق بما بنا يخلقه الله سبحانه وتعالى، بما يخلقه الله. طب كيف يخلق الله؟ لماذا يخلق الله؟ لأن إرادة الإنسان تعلق فيه. ورجعت في المسألة، فإرادة الإنسان، قدرة الإنسان هي قدرة على الكسب وليس قدرة على الخلق. هل هذا يسلب الناس القدرة؟ لا، بل هو عين إثبات القدرة. ولكن إثبات قدرة هي إثبات قدرة وظيفة إيش؟ الكف وليس وظيفة هاك الخلق. غاية الأمر إنه كما نقول إن الله سبحانه وتعالى موجود لا في مكان ولا في زمان ولا في في صفات من صفات الحوادث. كذلك نقول صفات الله سبحانه وتعالى ليست مثل صفات الحوادث. وكذلك نقول بنفس المقياس نفس الظرف أفعال الله ليست كأفعال المخلوقات. فإذا صرَّت أن أفعال الله هي خلق وإعدام إيجاب وإعدام، فيجب أن يثبت لل لأول نظرة بأن أفعال المخلوقين لا يجوز أن تكون من باب الخلق. والإرذام لا يجوز لمجرد إثبات كون الله سبحانه وتعالى ليس كنفه شيء فقط هذه طبعا عبارة عن لمحات يعني وأفكار إجمالية سنأتي للتدليل عليها لاحقا نحن الآن كما تلاحظون فقط عبارة ما الذي نعمله عبارة عن لا نعمل شيء أكثر من أننا نوضح المفاهيم فقط حتى بعد ذلك إذا أردنا أن ننفي أو نثبت نكون قد عرفنا من الذي نثبته أو الذين ننفيه يعني نحن الآن عرفنا ما مفهوم الجسم ما ان الجسم هو المتحيز لم نشترك كل جسم ان يكون من لحم وعظم ولا نشترك ان يكون فيه من بلاستيك او من من حديد او من خشب لا كل ما هو متحيز فهو جسم بغض النظر عن المادة التي جعلته تحيز او, تحيز او تحيز بها هو رأسه بغض النظر عن حقيقة المادة او حقيقة الامر الموجود اللذي جعله متحيزا التحيز نفسه هو التجسين واضح كيف المسألة ذلك بعد ذلك عند الشروع في الاستدلال بنتون قد عرفنا ما مفهوم الجسمية التي نتكلم عليها نقول مع ذلك هل الله جسم أم ليس جسم بنتون عارفين عن إيجاب نتكلم لما نتكلم عن إن الله هل هو جسم لا يجوز أن يقول إنسان لا الله ليس لحمن وعظمن من دخل هذه أخط من الجسمية نحن نتكلم على الجسمية بهذه الجسمية ينفي كل هذه الصور أعلم الجسمية عام من كل هذه الأمور نحن نتكلم على المفهوم العام للجسمية ولا نتكلم عن مسباق من مفاهيم الجسمية ومعظم الإشكالات أصلاً عند الـ الـ الـ الناس يأتيهم من عدم التفريق بين المفهوم وبين المسباق يجب علينا أن أن تعوض التفكير في المفاهيم في المعاني وليس في المفاهيم نتعلم التفكير في, إيش في القواعد وليس في الأمثلة واضح لأن هذا هو التفكير العقلي أما اللي يتعود على التفكير في الأمثلة يا شيخ شو المثال ناشيح نضرب المثال ولكن لا يوجد أن يوكل عقله ليفهم على ضرب المثال لازم يتعود على التفكير العقلي اللي هو التفكير المعاني لأنه إذا فكر تفكير عقلي ضبط الأمور كلها أنه إذا حضرت جسم نفسك في الأمثلة يظل تفكيرك محصور بقدر الأمثلة ولا يمكن أن يحيط إنسانا بجميع الأمثلة والله سبحانه وتعالى عالم. لذلك قال لأنه هو الخالق والعباد ليس لهم تأثير في شيء من الأفعال إذن التأثير المقصود هنا هو إيش الخلق الإيجاد بعد عدم أو العدم بعد إيجاد اثنين الخلق مطلقا وإنما هي قائمة بهم باكتسابهم هم لها هم الذين اكتسبوها ولذلك هي قارب بهم ما الذي خلقها؟ الله ما الذي اكتسبها؟ الإنسان فالإنسان بكله بكتبه، وليس بخلته. يعني ليس شرط التكليف هو الخلق، بل شرط التكليف هو الكتب فقط. وهذا إن شاء الله سوف أتكلم عليه زيادة بقصير. فضل. عندما تسأل. الآن نذكر أنه بسبب الطابع والطريقة، فضل في يعني الآن قليل من واحد شيء. هذا طبعاً السبيل الذي يقوده النبي صلى الله عليه وسلم الإنسان ليك لو نقول احنا نسأل عن نفس الطاقة، هذه الطاقة إذا هي نفسها ليست شيئا أكثر من إنه إحنا نكتب هذه الطاقة ثم نكتبها بصورة أخرى، ما الذي أنت خلقته؟ ما الذي أوصلته؟ هذه الأفعال والالالامور بارك الله فيك هذه الحركات هي حركات اعتبارية ليست امور وجودية ولكن الامر الوجودي هو نفسك انت والطاقة التي استمتظت وخرجت ودخلت هذه الامور الوجودية ليست محلة خلق اما محل الاقتصاد هو الامور الاعتبارية صرفت للأقعال الحركة هي صورة الطاقة صورة من صور برث الطاقة شوف كيف ولكن ليست هي عين الطاقة وليس هي عين المادة هذا هو فإنت تحافظ بحسب تطريفك لهذه الطاقة بس نعم يعني أحسن الخالقين المزعومين شف كيف يعني أحسن الخالقين على دعم من يقول إن هناك خالقا غير الله سبحانه وتعالى يعني بعض الناس يدعموا أن هناك خالق نحن نطلق ونحن القرآن يخلق والملائكة تخلق ومثلا مثلاً الكواكب تخلق الفلاسفي قال تبارك الله أحسن الخالقين أو بعض العلماء قالوا الخالقين هنا بمعنى المصورين المصورين وهو جائز لا إشكال فيه ولكن الله علّم ربما يكون الوجه الأول له هو من القوائم فلا إشكال في الأمرين ولكن على كل الأحوال لا بد في هذه الآية على إنه هناك خالق غير الله سبحانه وتعالى نعم لحظة طويلة على الوهم ما فيه شكاله يعني عن خالق تون أيضا لكن الله تضربون لا، الخالق لأ هذا التفضيل بيكون بناء على الوهم لاحظ كيف المسألة على الوهم يعني أنت تذرم أنت تذرم أن هذا خالق فمن هو لحظة إذا كان هذا خالق وهذا خالق فما هو الاحسن بناءا على تنزل يعني هذا يسن بناءا على التنزل يعني بناء على التنزل بصحه القول بما قاله غير بدون التقديم والله اعلم <تصفيق> نعم <تصفيق> <تصفيق> هذه المهاجرين وينكرون او الله والله قال هاد من, من فقط الكفار كانوا ينكرون قال والله ينكر لاحظ كيف صارت المسألة. تم إطلاق المكر على الله من دار المقابلة اللغوية لتوني منهم الماكرين فطار أكثر من ماكر لفظا مساكل لفظا على نفس من الكلام اللي بنحكيه فطار نجموعة ماكرين ثمن الأفضل الله خير الماكرين بمعنى المكر هناك تدبير ولكن مكرهم هو التدبير عن خصة وعن ضعف وعن خداع وإلى خيره ولكن الله سبحانه يشيط بتدبيرهم فسمى نفسه أنه أطلق على نفسه أنه هو إنه يمكّن، ينكر يمكّن بهن. كلا هم يمكّنون فصار أكثر من من من محل موقوف في المكان تجارة التفضيل بناء على واضح كيف المسألة هذه اسمها مساعدة رضية. نعم. طبعاً بلش هذه مساعدة رضية. هو نوع من التنصل. بلا شك مئة تنزل بناء على ال ال ال الادعاء الذي يدعيه بعض الناس ان هناك في اكثر من خالق او كما قلت لتا ان بعض الناس بعض الناس اكثروها بان الخالق هنا المصور مش الخالق بمعنى ال الخالق من عالم لا ان الخالق يصدق على الامران نعم يعني صحيح ان احنا لازم بتم بالمعاني بس احيانا الضغطة ومثل كلمة الكسب الان المتكلمين هل هم استخدوها من خوامن ورد الكسب بهذا المعنى طبعا أو أو بعدين إنه لا لا لا متأكد أصلت هي عبارة عن كلمة أُخِلت من القرآن وأُخِلت من السنة لأحكي بالمسألة فرأى الم... العلماء أن هذه الكلمة هي التي تم وضف أسعار العباد بها وهي التي بداء عليها تم تكليف العباد اختاروها ليضعوها في مقابل ما الله سبحانه وتعالى خصفه لنفسه وهو الخصف ولذلك العلماء يعني علماء أهل السنة اختلفوا فقط على أم على أمرين في في وصف على كلمتين في, في وصف الإنسان إما الفعل أو الكس ولم يقول أحد منهم من إنه في خلق وكل من الفعل والكس تم إقتطعه للإنسان في القرآن إذا هي مستمدة من القرآن لا يجوز إنه واحد يجي يحكي كما يتصور بعض المعاصرين إنه هدول طلعت معهم الكلمة بعد هيك صاروا في القرآن طلعتوا الكلمة هذي مش هيك هم أولاد وضعاد مش هيك المسألة يعني يعني أنا بس حي أحكي عن حالة كيف شخصي يعني هدلاك علامات علماء إكبار لا يوجد أن نفترض أنه والله طلعت من كلمة كلمة بعدين صاروا يدورونها عن مش هيك المسألة خاصة أن هذه الكلمة مشهورة في القرآن ولكثرة ولكثرة في... نسبتها في القرآن إلى العباد اللي إمام الأشعري اختارها ولذا مضمنه ما دونه اختيار الفعل لأنها لأنها وردة، صحيح؟ ثم بعد ذلك يعني العلماء جرى أكثرهم على إنه إيش كف، ولا إشكال في إطلاق الفعل إيش. مع التقييد، إنه فعل لا على سبيل الخلق لأن الله سبحانه وتعالى تُفِّق عليه أنه إيش يفعل، ولكن لم يرد إطلاق الكف لله سبحانه وتعالى على الإطلاق، لاحظ كيف المسألة على الإطلاق، فمن هنا جاء قوة اختيار الإمام الأصغر لمسألة الكف. لأن لم يرد هناك أي وجه مشاركة بين الله وبين المخلوقات في إطلاق هذه الكلمة بل وردت كلها في حق المخلوقات فجاز اختص... القول عند ذلك بأن المخلوقات مختصة ومتميزة بأنها كاتبة لا بأنها فاعلة فلذلك الإمام الأشعى يختار كلمة الكثب ورح كيف؟ لأن الكثب فيها نقص طبعا كيف يقال أن الله سبحانه وتعالى يكسب نطق الكلمة نطق نقص نقص وسوف نعرف لاحقا إن شاء الله إن سوف نعرف أن من, من, من, من مفاهيم الكاسب ومن لوازم الكاسب أن الكاسب صفة للكاسب الكاسب صفة للكاسب وأن الخلق نفس الخلق ليس صفة للخالق ورح كيف يعني المخلوق نفسه الذي يخلقه لا يزيد القارق شيئا ولكن الذي يكسبه الإنسان يزيده أول أو خطر بحسب ما هو حقيقة بالضبط المسألة. أما الخلق فليس المخلوق وقصا للخالق فليس المخلوق وقصا للخالق ويتحدث في ثلاث أو أربع نقاط مميزة بين الخلق والكفل فنأتي إلى ذكرها إن شاء الله في محله نعم مين كان بي يتأل نعم قل هذا ربي أشمع هذا خالقي أو هذا إيماني خلال ربي ليش مقال هذا؟ المقال هذا ربط مع الأفكار التي قد تكون لها مم من اعتراضات. المتعاقدين هم الذين ما قبلوا غلبة. نتكلم على لا أخذ الرب. الرب لأنه الرب أشمل <تصفيق> أشمل من كون خالق والرب إذا ثبتت الربوبية للمشار إليه ثبتت أولوهيته. أعم يعني مستلزم لها أو مساو لها. إما مستلزم لها أو مساو لها أو وأما بالنسبة للبين الخلق بين الرب وبين الخلق فالرب هو الخالق فالكلام على الرب هو الكلام على الأعم والأشمل ورحكيت المسألة فإذا ثبت أن الله سبحانه وتعالى هو الرب ثبت أنه الخالق وإذا ثبت أن هؤلاء الأربعة ثبتوا أن ثبت أنهم لا يتقادرين هذا يستلزم من وقت من الدنيا أكثر من سلسلة الله وطريقه ومساره لا طبعا لا يستلزم من هذيك الأشياء طبعا هي سيدنا إبراهيم لما قال هذا ربي كان يعني هل تصور انه نبي من الأن مش يعني احنا نحكي مع بعض وطلق حول التطوطة ايه لم إذا نشعرش اذا كانت تدرس وقد يروى قال وتتحججوا كل هذه فراده لانه ابراهيم عليه السلام كان يستدرج القوم يقول لهم انتم انتم تعبدون هذه الكواكب هذه الثوات تعمل كذا وتفطس كذا وهذا شاء الله سوف له في اثناء الكلام عليه ومناقشه الخطوه هذه كل ايش هو ما انا بقول ان هالك عليه السلام كان ثم فيما بعد تعرف يعني كان جاهل وكان يعني يتعرف على الاله ومش عارفه ربنا من رزق ربنا ما يراجع ولا سرقه الحمد لله الحمد لله يعني فعلا لا تستغربوا ان في بعض الناس يعتقدون مثل هذه الاعتقادات ويتصورون انه فعلا بعض الأنبياء قد يجهلونا وربلاون عن مفهوم الإلهية وإنه يتصوروا إنه هذه التواريخ هي هذه بعض الناس قطّل بيوم عقولهم إلى هذا المستوى ما تخدر ولكن إحنا و... و... و... يعني هرصنا وظيفتنا هو تعليم هؤلاء الناس و... شوف كيف المسألة وبارك الله فيك يعني إنت جهودك شو الله يبارك الله يبارك الله يبارك لك يبارك هو يبارك الله يبارك الله يبارك الله يبارك الله المفروض, إن المفروض أن يترفع، المفروض كان سليم العقل وفاهم ايه اللي انت تحكيه، مخلص النية، المفروض أن يترفع. لا مش لا لا, لا. كلهم، للتعلم، بحمد الله يعني, فيه أكثر من... يعني... <تصفيق> فيه في أكثر. لا في أكثر. في في من ثلاثة كان ثلاثة او واحد وبعدا صار بني نعم. هذا مستحيل عقلا ونقلا ولا يمكن تصوره بوجه من الوجوه، ولذلك احنا بنرد على المعتزلة بأدلة كثيرة بيأتي ان شاء الله الإشارة إليها لاحقا ولكن أن نقول بأن هذا ممكن هذا مستحيل إمكان أن يكون الإنسان خالقا هذا مستحيل وحتى المستحيل لا يمكن أن يكون ممكنا بإرادة بي الله أيضا المستحيل عقل مستحيل دائما والخطب في نفس المستحيل. المستحيل عقلاً. المستحيل هو مستحيل حتى في قدرة الله. سؤال نفس المستحيل خطأ. لأن سؤال لأن سؤال. لأنه تناقض تناقض لأنه تناقض. سبحان الله شيء. مستحيل. هل تقول أن الله سبحانه وتعالى يمكن أن يوجد شريكا؟ شو كير؟ ليش؟ ليش؟ لأنه مستحيل عقلاً مثل إلا الله رب العالى لم يريد ذلك؟ يمكن هذا هو نحوى النقاشة مع النصارة وإذا ما في ينفقر يقول أن الله تعالى جميل لك يقول أنه مقادر فقال كل شيء فالتالله بيسر بارك الله فيك. نعم هذا النقطة نقطة أساسية في الخلاف بين المسلمين وبين النصارة أنهم أجازوا على الله بعض المستحيلات العطلية بحجة أنه كل يفعل ما يريد شو كير؟ يا المدفر ما استثبت خبارات اللطيفة و... يعني مش دي مع السواق مع... مع... يعني في أشياء جلية وفيه أشياء مع... مع التفاول ولكن هذه لقطة قوية جدا إذا تم التركيز عليها انحلت كثير من الإسكلاف العقائدية ولذلك العلماء كما قلنا يربهون على مفاهيم الأحكام العقلية كما رأينا في هذا الكتاب وغيره من الكتب كمقدمات لأنه هي ميزان العقول بل الإمام القاضي الباق قال ليس العقل شيئا إلا التمييز بين الواجبات والمستحيلات والجريدات أبس مش أكثر من ذلك من امتلك هذه القدرة على التمييز بين المستحيل والممكن وابد تهوى العقل وأضحكي في المسألات طبعا وهذا طبعا مية في المية. العقل العقل هو التمييز بين هذا الكلام. يعني لا لا يعني لا تغريب من مثل هذا الكلام والعلماء لما كانوا يتكلمون في مثلاً في مسألة العقل الإمام القاضي البقلاني في بعض الأقوال عنه. كما ذكرتها ان العقل هو التمييز بين الجائزات والمستحيلات والممكنات لانه لاحظ انه كل الناس اتات خطأهم هو الخلق بين هذه الامور واللي بقلب انت لا تستطيع ان تستفهم معه وبعض التعريفات التي وردت عن الامام البطلاني قال العقل هو المعلومات الضرورية العلوم الضرورية لاحظوا العلوم الضرورية ايش هي؟ هي لازم الوضوء مباشر عن معرفة المستحيل والزائد والمضمن. مثل معرفة أن الحادث لا بطله من المحدث. مثل معرفة أن العلا والمعلوم متلازمين. مثل معرفة أن الشيء أقل م... جذو أقل من, من الكل. وهذا. هذه الأمور بديهية. الذي أنكر مثل هذه الأمور لا يستطيع أن تتكلم معه. مثل أن الموجود يستحيل أن يكون في حال وجود معلوم. واحد ممكن يحكي لك لا هو في نفس الوقت موجود معدوم واحد ممكن يحكي لك لا يمكن. أن انه الشيء الكبير يحل الشيء الصغير هذا اختلال في العقل هذا اختلال في العقل ومن كان كذلك هذا إثم وفصالي لأنه ينكروا البدهيات فهساة المسائل كلها القول في البدهيات العقلية او القواعد العقلية الكلية نعم الفضل يقول شيخ الاتجاه يعني القوارب وعن النصارع اتخذ اتجاه مثلا السلام عن الاستقلالات الواجبات انا بقول لك كلام معطف يعني عبر سريع يعني مطلقه مطلقه احنا هذا كلام معطف في الزمان هذا انت لو انك تتكلم في يعني لو لو تراجع مثلا ما ذكره الإمام الحراقي في الرد على النصارى أو ما ذكره الإمام الغزالي في له كتاب في الرد على النصارى والجويني في له كتاب في الرد على النصارى جميلة. والامام نعم جميلة. ورحمه الله عليه الهندي من اواخر مم. من يعني كلهم كانوا يتبعون أسلوب عقلي بحت صوفي ويعارضونهم بادله عقليه من الاحتجاجات لهم يعني احتجاج عليهم به ما ورد في كتبهم من تناقضات او الى شوف كانوا لتبعون جميع الحجر احنا الان لا نتخدم الا حجر العصي بل لا نكاد نتخدمها لان نصار احنا والنصار احنا ونصار بلطلنا نعترف بالإسلام ان دين واليهودية دين والمسيحية دين قدنا الديان الابراهيمية ما بطلنا طبنا نلاحظ الفروقات مشيكل للواقع فهو للأسف فإحنا حرام علينا أن نناقش المصارى الآن شخصاً مستلحات ماشاء الله سبقين في فكر جمعين مستلحات هذه السيئة الصغيرة نواجه مستلحات في شخص المنطرة مات يعني في يعني في شخص المنطرة حتى في بي هنا يعني نزل كتاب للإمام ابن سلم ثاني في مصطلحات التي تختصر في هذه العلوم ويوجد عمل لامام القفتاجي ان شاء الله انا برضه موجود على الإنترنت يا ريت انزله موجود هذا يعني خلاصه المصطلحات التي تختصر يعني تفهموا فيه الكتاب أيضا للشيخ كبير الانصاري في الحدود اسمه فقط الحدود الأنيقة يعني فاهم إيش عارفه عارفه ايش معنى الواجبات المستحيل الواجبات لم يهم يطيب الدكتور عكر انا حبيت اساول يعني إن شاء الله إذا احتجنا يعني أنا كتبت شرح على كتاب الشيخ نتري الامطاري اللي هو الحدود إذا احتجنا إن شاء الله بعطيك وياك يعني صرح لمقطع المطلعة. والله جد. خلينا نكمل في ال فين ترى. قمة بداية الموضوع إنه الله سبحانه وتعالى من باب الإحذار إنه الأعراض الأولى. قلت له هذا مطبق على حتى عند البشرية. نعم. أنا قلت بعض الناس بعض الناس نعم قالوا نعم. هي أنا في الشكل كلها يعني ما اتفقدت أبدا على هذا الشيء يعني قالت اتعدد الآله أنا لم أسلم ملكا ما نسبته إلي أفلا أنا لم أسلم إليك لم نسلم ملكا ما نسبته إلي باللغة أفنية شوي شوي أنت قلت أولا أن في أثناء كلامي قلت أن كل البشرية اتفقها أن الله ليس جعرت أنا لم أقل ذلك بل قلت خلافه بل قلت إن بعض الناس ادعوا أن الله عرض من الاراضي <تصفيق> ونحن في <تصفيق> هذه ما هو هذا لماذا لماذا خلينا نرجع على نفسي شوي, شوي, شوي. المسألة أول إشي إحنا احنا نوضح المصطلحات إحنا غايه الكلام يا استاذي الان بس انت طاعد شايتني مثلا انا بجيب ادلة ما بجيب ادلة لسه انا بس روضح مقهين بس كل الكلام هذا طبعا بس نحكي ما هو المفهوم العراض كل العراض هو ما يحتاج في وجوده الى موجود اخر مثل الحركة ومثل اللو مثل الاخرين هل يمكن ان يقال ان الله عراض احنا بنقول ليس الل الله عراضا ولكن بعض الناس قالوا ان الله عراض ونحن ننفي ذلك لم نورد الدليل على في ذلك وهذا هو السؤال بعض الاسر اللي تقاله بعض الناس. خديط نعم. لأن هذا الكتاب مرتب على قسمين. أولا إيراد المفاهيم. ثم إيراد الأدلة على هذه المفاهيم. المفاهيم. هذا يعني لذل بقنا وأنما برهان العقل تسير. <تصفيق> واضح إن شاء الله كيف في هذا المحل نقتصر على ذكر الأدلة النقلية. نقتصر على ذكر الأدلة في النقلية. منسق الكلام. ما تحكي مرة ثانية النسب في للكل البشرية. غير قال. <سيح> والدليل على المخالفة من الكتاب قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير ودارك الله ومناس <السميق> والدليل على المخالفة مخالفة إيش الحوادث للحوادث, للحوادث. <سيح> مخالفة الله سبحانه وتعالى من الكتاب للحوادث من الكتاب إيش أي كتاب <تصفيق> القرآن الكريم قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير ليس كمثله شيء وهو السميع البصير إحنا سنورد الآن فقط عبارة عن تقرير مختصر لوجه دلالة هذه الآية لوجه دلالة هذه الآية على مدعيناه ما الذي ادعيناه؟ نعم اتطبع المثارهة هي التزاوي ولا بوجهن. ولو بوجه واحد مش جميع ولو في أعراض من الأعراض عشان هيك فتشمل المثلية وتدير عليها نعم نعم سأل عن ما ليش طارب؟ والله الشمس العام وإذا نفينا العام لا أنا قلت له إذا نفينا الأعمى هي قلت له إذا أثبتنا إذا نفينا كون الكواكب ربًا فينتفي كلها خالقا وإذا أثبتنا حصر الرجودية كلها نفينا ذلك عن ما تقول إذا إذا أفهمت عبارتي فلاذ ذلك فهذا هو التعبير الصحيح. نعم إذا في حذر سؤال قبل أن نذكر وجه دلالة الآية على هذا المطلق أي مطلق مكارفة للحوادث من أي جهة من الجهات من جهة الذات ومن جهة الأفعال الصفات ومن جهة إيش الأفعال. من جميع الجهات الدليل النقلي من الكتاب على مخالفة الله سبحانه وتعالى للحوادث من هذه الجهات الثلاثة من هذه الجهات الثلاث قوله تعالى ليس كمثله شيء ليس كمثله شيء الان وجه الدلالة تعلمون انه لكل دليل وجه دلالة وجه دلالة وجه الدلالة ايش اول شيء النفي في هناك نفي ليس النفي متسلط على كمثله شيء لاحظوا كيف احنا بنشرح للايه باصلوب موجهز ومختفر لو قلت الآن <تصفيق> لو قلت زيد أسد زيد أسد وقلت زيد مثل الأسد وقلت زيد كمثل الأسد واحظت العبارات الثلاثة ثلاث عبارات اي واحدة من هذه العبارات اقوى في الدلالة على التماثل التماكن القورة زيد الاسد زي لذلك تسموها في علم البلاغة هي بليل. تشبيه بلين لانه جعلت الاسد عين. ايوه جعلت العقو... عين او جعلت الزيد فردا من افراد الاسدية فرد من افراد الاسود جنس الاسود نوع الاسود هذا اسمه تشبيه كليل اقوى انواع التشبيه هو اللي لا يوجد فيه لا أداة تشبيه ومثل ولا أداة تشبيه الكاف لأنه نعرف أن أداة تشبيه إما بمثل أو بذكرات أو بي تفيد معناها مثل شبه أو مثل أو إلى آخره طيب الذي الذي يفيد التمثيل بشكل أقل من هذه الكلمة أي عبارة والتي تفيد التشبيه أقل شيء كمثل الأصد لاحظوا أقل بلالة التشبيه في حالة الإتباق عندما تزيد حروف التشبيح لاحظ كيف المسألة إذن يطعف التشبيح عند ديالة أدوات التشبيح وإزداد التشبيح عند نقصان أدوات التشبيح هذا في حالة أن في حالة الإثبات في حالة الإثبات لاحظوا خلينا نشوف العكس في حالة النفي يشبطين نستخدم نفس العبارات الثلاثة نعم عكس وكيف العكس قال لو قلنا زيد كمثل عكس زيد ليت زيد أترم، ليت تزيد أترم من في الأولى، ليت زيد مثل الأترم من في الثانية، ليت زيد كمثل الأترم أي عبارة من العبارات أقوى؟ واضح كيف تفهمه؟ هذا منطقي ولا مش منطقي؟ منطقي، ولا مش لأنه عند زيادة أدوات التشبيه. أنت تشبه من وجه من الوجوه فإذا نفيت فإذا تطلط النفي على وجه من الوجوه عمتائر الوجوه وعند نفي كل أدوات التشبيه أطلا أنت تقول بعينية الأشياء فإذا نفيت العينية بقي وجوه أخرى محتمرة للتشابه إذا في حالة الإتباب أقوى وجه من وجوه التشبيه حالة العدام أدوات التشبيه وفي حالة النفي أكوى أقوى وسيلة لإثبات النفي زيادة عدد عدد الفروق هذه القاعدة عامة الآن خلينا نطبقها على الآية ليس كمثله شيء لو قلنا ليس مثل الله شيء هل هي فعلا مثل هل هي فعلا مثل قول الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء واحظ كيف المسألة لاحظ دقة القرآن كيف بالسنتيجي لو قلنا ليس مثل الله ليس مثل الله شيء هل هي مثل قولنا ليس مثل ليس مثله شيء لا لاحظ كيف المسألة اللي موجود في الـ في, الـ في الآية في الضمير أنا الاسم الضمير هل هو هل هو يعني حاضر عندك أن تعرف حقيقته أم هو إشارة إلى غيب إشارة لاحظ كيف الكلام صار فأنت نفيت أولا أنت بتتكلم عن الله في حالة الضمير اللي هي غيب لاحظ كيف المسألة الغيب مشكلنا احنا كل هو الله واحد. أنت لا تعرف الله إلا من حيث أنه غيب أنت أصلا مقصود بالإيمان بالله من حيث أنه إيه هو الإيمان بالغيب وهذا بنرجع لنفس الأشياء اللي قلناها سابقا لم يرد في الآية ليس كمثل الله شيء مثل الآية لا الآية ليس كذلك بل ليس كمثله لاحظ كيف قوة الكلام في الهاء كناية عن إن الله أصلاً نفسه لا نعرف حقيقة هذا الغيب ليس له مثل وهذا المثل ليس له شيء لاحظ كيف المسألة العلماء بيقولوا إيش هذا من جهة فهي قوية جدا في نفي التشابه من كل الجهات وتنزيد ذلك وضوحا ان شاء الله الآن العلماء يقولوا كلمة المثل هي اسم كلمة مثل اسم واذا تخذت للتشبيه تفيد المشابهة في معنى الاسمية ومعنى الاسمية هي الثافية بعض كيف الثافية فاذا نطيت المثلية تنفي ما يشابه الله سبحانه وتعالى في ذاتياته او في صفاته الذاتية حرف الكاف يفيد التشبيه ولانه حرف ينفي العربية وهذا احكي الاسم كلمة مثل يفيد التمثيل من حيث ذاتيك ولما يقول زيد كعمر في ايش تحكيه انت في ايش ولكن لما يقول لك مثل عمر تمثيل أقصى أقوى ممكن يكون في صفات ذاتية ولكن كامل تحكيله بإيش كأنك تحكيله يعني إيش اللي عمله حتى يكون كام الكاف حرف والحرف الحرف يفيده الحرف في الإثبات يفيده الربط والنصفة لاحظت يا في المسألة الحرف في الإثبات يفيد الربط والنصفة بين كلمة وكلمة لا يفيد معنى ثبوثي في حذاته المثل كثم ويفيد إثبات شبيه لإث مفروض ولكن هذا الإث المفروض فرضناه غيبا أطلا واضح بحكير لأنه قل لك الله أطلق غيب وفرض مثله فرض مثلا للغيب وفرض علاقة شبه بين هذا المثل وبين غيره هو فرض نثة بين هذا المثل وبين نثة والنث يتسلط على إيش؟ على كل شيء ليس كمثله شيء فأفاد نفسها المشارنة في المثلية باحث كيف المسألة في المثلية يعني في الذات اللي هو لأنه هو كمثله كمثله ثلاث أشياء الهاء اللي هي الذات والمثل الصفات المثلية اللي كما قلنا المثلية هي تساوي شيئين الصفات المثلية والهاء ضمير يشير إلى الذات الواجب الوصول هو الله أحد والكاف تفيد نسبة بين الذات الوهد واللدود من حيث ما هو موقوف بغيره فتطلق النفي على كل هذه الأمور <تصفيق> الآن لا مثله الكلمة هذه من إيش متقلقة من ماذا تطلق من تلاكت أمور الأمر الأول هو الضمير والضمير هو إيش, هو إيش؟ يعود على إيش على الذات المثل كلمة مثل تشبيه بإيش للذات النفسية الكاف تشبيه بإيش لني تبين ذات وبين غيرها والنفس يتطلق على هذه الكلمة كلها ليس كمثله شيء إذن هو في هذه الآية نفى جل شأنه أن يكون هناك شبيه له في ذاته وفي صفاته وفي أفعاله، وهي النسب التي بين الله جل شأنه وبين إيش وبين مخلوقاته. واضح كيف هذا وجه الدلالة من الآية على كون الله سبحانه مخالفا للحوارث من ال من جميع الجهات، الذاتية والصفات للذات والصفات وإيش والأفعال. لأن الأفعال هي عبارة عن نسب. واضح كيف الملاحظ؟ الكاف حرف والحرف يربط مثل كلمة مثل أداء تسبيه تفيد التكوين الصفات النفسية الهو ضمير يعود على الذات أولا هو فيه إشارة إلى غيب الله كون الله غيبا لا نستطيع إدراكه هذا الغيب إذا قال الإنسان إنه صفاته مثل الصفاتنا أو صفاتنا مثل صفاته بيكون مثله مثل, مثل الذي يقول أن الله سبحانه وتعالى متحيض ونحن متحيضون هذه اطفات نفسيه نصدنا اطفات المخلوقات لله وإذا واحد قال أفعالنا مثل أفعال الله قال كاف مثله فجاء النفي ليس كمثله شيء مطلقا وكلمة شيء في الوضع اللغوي تفيد على ما يمكن أن يذكر ذكرا نفسيا وليس فقط ما هو موجود ليس كمثله شيء مطلقا على ما يمكن أن يتر على, على ما يأتي ما يمكن أن يأتي في ذهنك مطلقا سواء كان هذا فارقاً في الواقع أم لا له الضوء في الواقع واضح الإشمعة وجه الدلالة الآية على هذا المطلق يعني حتى كل ما هو أيضاً متواضع شيء ليس كمثله شيء ليس شيء كمثله أصل الآية شيء مثله شيء شيء <تصفيق> هو شيء مثله شيء كمثله قدمنا الخبر لإفادة الحقر وصلتنا النفي على الخبر بقيد الكاف تعمى كل شيء وبحتيت المسألة صارت قواعد هذه قواعد علمية قواعد بلاغية وقواعد ديانية ولو تأملت فيه بعقلك لرأيتها قواعد عقلية أيضا لذلك اللغة هي دلالات على المعقولات وليس نفسها اللي توجد المعقولات لأن الإنسان يمكنه أن يستدل على هذا المطلب بمجرد عقله ولكن القرآن أيضا دل عليه القرآن أيضا دل عليه بعد هذا الكلام وبعد تقرير هذا ال... هذه الدلالة للآية على المطلب الذي ذكرناه وهو إفادة المخالفة من جميع الزهات بعض الناس بد من الإشارة إلى أن بعض الناس يقولون إن هذه الآية المتشارهة. وما معنى المتشابه يا شيخ عزام يعني هو طبعاً على تريث. ما هو أن تصير عبء أقوال ومخلصي معناه. إله عبء معناه. أو خطأ من كذب من جملة من الخطأ. ليس واضحة الدلالة. ليس واضحة الدلالة. المجمل هو أنه لا يكفي هو للعمل. لا يكفي هو للعمل. هاي معنى المجمل. لما واحد يجي يحكي لك صلي. يحكي له صوأ صلي. بين للطلاب هذا مجمل فقط اللي بيعرفوا انه وجوب الصلاه اسم لاي شيء يحتاج الى مبين إلى شيء مبين فالمجمل بعض الناس يقولون ان هذه الآية من المجملات ان هذه الايه من المجملات اي انها لا يمكن العمل بها الا بتقييدها بايات اخرى والايات الاخرى جعلها ايه نصوصا ومحكمات ومن الآيات الأخرى التي جعلها نصوص المحكمات مثل إيش؟ اتتوى <تصوح> <تصوح> على... على... على العديد هذه صارت عنده آية محكمة وصارت آية ليس كمثله شيء آية مجملة فسبحان إيش؟ مغير الأحوال مغير الأحوال وسبحان مقلب القلوب وسبحان واهب العقول شوف كيف؟ بس أنا أريد أن أقول أكثر من في <تصوح> انه يقول قال الكاف زائده هي زائده لا هي في الحقيقة يعني الزائده هنا الذي قال انه لا زياده في ان الكاف زائدة إنما قصد زيادتها من حيث الاعراب وماذا يقصد من حيث الاعراب انه الذي ترتبت فيه له اعربان اعراب على المحل واعراب على اللفظ لأن مثله هو اصلا ليس مثله دقلت الكافة عليها فليس كمثله لما تعرف مثله تكون مشهور لفظا منطوب محلة هذا هو معنى الزيادة في الحروف الزيادة في الحروف عند النحويين وقال لمن قال وقالت النحويين بالقول بأنه لا زيادة في الحروف فلم يفهم قولهم ولم يقل نحويين أن زيادة الكافة هنا لا تفيد زيادة معنى بل كلهم اتفقوا وأجمعوا على أن زيادة المبنى تفيد زيادة المعنى فالكلام عند النحوين من جهة الإعراض وليس من جهة المعاني وكلامنا الآن من جهة المعاني وليس من جهة الإعراض ففرق بين الجهتين طبعا حتى وليد الزيادة في لبن الزيادة في معنى هذا برضو اشي طرده خسر أبلغ من خسر مع أنه بيبارك هو فهي الأربع حوال بسيب بسيب طب ومثلت رأيك المحكم عن المحكم برضو ندل عليها فهي لي بقى أنه شئالات متساعدة حتى رأيك بس عليها أنه هي الصفات الخبرية واصلها مثل هذه الآية لديها كل شيء طبعا طبعا دي لا شك يعني يجب رد المتشابهة إلى المحكمات وهذه الآية في المحكرة بل هي أساك <تصفيق> علم التوحيد هي أساك من أسف علم التوحيد واضح إن شاء الله واجه دلالة الآية لذلك احنا قلنا يجب أنه الإنسان طالب العلم اللي بدي يتعلم علم التوحيد يجب عليه أن يسطن علم النحو وصوي من علم المنطق حتى يخميش اللي بيحكين وصوي من علوم والمعاني. اه يعني اصيا حابه يذكر يعني وبعد هيك كده شوي في الاطونفته بعد هيك له ان يتكلم اما قبل ذلك عليه ان يتعلم ليس يتكلم هذا هو الحق هذا هو الصحيح وهذا ليس في استهاره باحد بل هو اعطائه كل حرف حقه من صفه ما هو مستحق اعطاء حقوقه حقه ف... ف... شيخ. ف... كنا حروطا عالية على كلام ابن العربي طيب <تصفيق> كمل ومن السنة فيه. ومن السنة ما ورد عن عبيد كعب أن المشركين قالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم انتب لنا ربك فأنزل الله قل هو الله أحد الله الصمد فالصند الذي لم ينز ولم يولد لأنه ليس شيء ليس شيء ليس شيء يولد إلا يموت. ليس شيء يولد إلا يموت، ولا شيء يموت إلا يورث. وإن الله عز وجل لا يموت ولا يورث، ولم يكن له كفوا والحد. قال لم يكن له شبيه ولا عدل. عدل ولا يسكن شيء. كذا موجه الاستدلال لم يكن له شبيه ولا عدل. يعني هناك ورد نفي الشبيه عن الله سبحانه وتعالى أيضا في الكتاب في السنة. خلافا لمن ادع أنه لم يرد هناك حديث. ولكن ثم نورد القرآن فيه نفي الشديد بل غاية ما ورد هو نفي نفي إيش المثلية هذا الدعاء ابن تيمية طبعا ولا ضرر علينا أن نذكر مثل هذه الأسماء لأن أصلا الأخطاء الأخطاء إنما انتشار لأجل إسمه وليس لأجل علمه وليس لأجل علمه فأنا قد طبني أذكر إسمه ومش لأجل إنه يعني نقلل من مقامه ولكن هو الذي تصدر بهذا الأمر ولا ضرر أنه إيش نتصدر للرد عليه وبيان أخطائه فنفي الشبيه أعم من نفي المثل فإذا تم نفي الشبيه يتلزم ذلك نفي التمثير ولكن ابن تيمية لا تجدون في كلامه نصا واحدا ينفي فيه الشبيه عن الله سبحانه وتعالى إلا بتخييده بكل وجه لكي يطير في متوافع المثل يعني اذا وجدتم في كلامه كلمة واحدة فيها انه ليس لله سبيه يجب ان تجدوا بعدها ايش من كل وجه فثلت النفية على السبيه من كل وجه هو المنفي وليس مطلط ايش للسبيه ديه غالك لما تترون حتى الواحد ايش يعرف ما الذي يقرأه وأما الدلالة على وجه السبيه مثل مثل من الآية هو ايش النفي الك... النفي المتطلط على الكف صاحب كيف المسألة النفي المتصلب على الكف هو الدلالة على نفي التشبيه والدلالة على نفي المثلية تثلث النفي على ايش؟ على المثل فالآية هذال لكن على مطلقين عظيمين نفي التشبيه ونفي التمثيل وإذا تم نفي التشبيه والتمثيل طبعا لا داف إلا الله واجب الوجود يعني نفينا وجود إله خاطر غير الله السامت الصمد الذي لم يلد ولا يولد فالصمد الصمد, الصمد, الصمد الذي لم يلد ولم يولد فالصمد الذي لم يلد ولم يولد في الصمد معناها المدس مطلق نعم هذا يعني هذا المطلق الواجد يعني اللي بس احنا نقل سابقا في الدرس الماضي ان الصمد هو المصمود اليه الحوائج او هو الذي القائم القائم بنفسه مقيم لغيره يعني اذا قال الذي لم يلد ولم يولد هذا تعريف الصمد بعد العلم قالوا نعم قل هو الله احد الله الصمد الذي لم يلد لم يلد عفونا لم يولد قالوا كلمة لم يلد لم يولد هي تعريض للصمد فتوضيح بعض العلماء قالوا ذلك ما في اشكال يعني فلم يلد لم يولد يعني فيها معنى الصمدية اخرى فيها معنى الصمدية ولو على سبيل الاستلجام والتنفير ولكن احنا ذكرنا ان الصمد كما تعلمون احنا ذكرنا معنى الصمد نعم غيره ايوه القائم ونفسه المقيم بغيره وهذا معنى القيومية القيوم هو القائم بنفسه المقيم بغيره. نعم وقد أجمعت الأمة على أن الله تعالى مخالف للحوادث نعم وأما ذرهان العقل دفاع نعم قيامه تعالى بنفسه وحقيقة القيام للنفس عبارة عن انتفاع الاحتياج إلى المحل والمخصص فهو سبحانه لا يحتاج إلى ذات يحل فيها يحل فيها يحل فيها كما تحل الصفة في الموصول كما تدعيه المصارى والباطنية بكثة نعم إذا حقيقة القيام بالنفس إيش معنى القيام بالنفس عبارة عن انتفاء الاحتياج إلى المحل والمخصص هناك إذا المعنيان المحل والمخصص نتكلم على المحل أول شيء إيه معنى المحل سواء كان المحل اسم أو فراغا أو ظرفا أو أي شيء هذا اسمه محل يعني لو قلت إنه الكأس على الطاولة فالطاولة صارت محلنا للكأس لو قلت نحن في الغرفة فظارت الغرفة محلا لنا العمود على السطح صارت فطح محلا للعمود وهي فمطلق المحلية من كذلك نقول الجسم يتحرك صح هذا الجسم يتحرك الحركة محلها وين الجسم فالاعراض محلها الجواهر الأجسام محل الاعراض هي الأجسام فكذلك الله سبحانه وتعالى ليس له محل لا ليس كك العرب كمحلية الجسم للعرب ولا محل ك الجسم على جسم ولا ك الجسم في جسم ورحية المسألة مطلق اسم المحل عن الله سبحانه وتعالى من فيه ليس له محل مبين عن الله المكان ونفينا عن الله التحيه ونفينا عن الله أن يكون عرضاً من الأعراض يقوم فيه طيّه كل هذه صادق عليها اسم المحل وهي منفية بنفي المحل إحنا فقط اللي نعمله إيش توضيح المفهومات توضيح المعين اللي نتكلم عليها حتى ما يجي واحد يح يحكي لنا أن تنفون الجسم فإما أن تريدوا بالجسم المتألف من اللحم والعظم وإما أن تريدوا بالجسم ما تألف من جوهرين وإما أن تريدوا بالجسم ما تألف من ثلاث جوانب ويقعد يحكي ست سبع أقوال نحكي لعمي كل كلها منفية ثم ليس هذا هو الجسم، بل هذا هو مصداق للجسم وكلامنا على المعاني كلامنا على المفهوم، مش على المصادق يصبق على الجسم يصبق الجسم على الكف يصبق الجسم على الشاي، يصبق الجسم على الشتاك يصبق الجسم على الطاولة ولكن ليس تعريف الجسم هو الطاولة هذا تنسيل للجسم مثال على الجسم مصداق من, مصدق من مصدق الجسم واضح كيف الكلام فإحنا رمّن في معنى الجسمية بننفي مفهوم الجسمية، وبنفي المفهوم كما قلنا بنتي كل المفاضد. ورحية الكلام. نعم. وأما المعنى الثاني لل للقيام للقيام للانتفاء ال... الاحتياج إلى ال... القيامه بغيره by... by... by... by... by... by... by... يعني أو معنى القيام ب... بنفسه. هو انتفاء الاحتياج الى المخصص ما هو المقصود بالمخصص هنا الفائل يعني ليس الله سبحانه وتعالى بحاجة لفاعلا او موجدا أو غير, أو, او غير ذلك مطلقا في اي فعل من افعاله ومن ذلك ينتفي عن الله سبحانه وتعالى الاغراب والعلل وغير ذلك لانها كلها مخصصات ونفي المخصص عن الله ليس فقط نفي المخصص عن ذات الله بل عن صفاته وعن افعاله لأن كلامنا عن الله سبحانه وتعالى يشمل الذات والصفات والأفعال فلا مخصصة لذات الله ولا لصفاته ولا لأفعاله بمعنى لا يهوض أن يقال إن الله سبحانه وتعالى لا يفعل إلا ما هو الأضلح للعباد هذا تقصيص لأفعال الله لا يقال إن الله سبحانه وتعالى صار في محل وفي جهة بعد أن خلق العالم لأن هذا تخصيص لله في السفات لا يقال أن الله سبحانه وتعالى أودته غيره لأنه هذا تخصيص في فمطلق التخصيص من فيه عن الله سبحانه وتعالى في الداخل وفي السفات وفي نش طب يجي واحد يقول الله جل شأنه خطف نفسه بنفسه هل هذا جائز لا، ليس مستحيل. مستحيل أيضا لأن المستحيل مستحيل مطلقا هذه قاعدة مهمة جدا الله سبحانه وتعالى لا يوجد نفسه بل هو موجود بذاته الله سبحانه وتعالى لا يوجد صفاته بل هي لازمة لذاته، واذبة لذاته. وأحكي في المسألة مش إنه إذا شاء فعل زي ما بحكي ابن حزم لو شاء الله أن يتخذ ولده لفعل مش هيك المسألة فلا مخصطة مخصط على الله سبحانه وتعالى لا من حيث الذات ولا من حيث الصفات ولا من حيث الأفعال لا مخصص هو عين الله سبحانه وتعالى ولا غير الله وارح كيف المسألة يعني لا يزوضا يقال ان الله خصص نفسه بهذه الصفات ولا يزوضا يقال ان غير الله خصص الله بهذه الصفات أو بهذه الأفعال أجدو يقول الكلام واضح نعم تفضل وقد أجمع وقد أسمع على أن من يعتقد يعتقد أن الله تعالى في شيء فهو كافر وأيضا مثل الحلول والاتحاد وهو سيورة الشيئين شيئا واحدا والقول بالاتحاد كفر ايضا والقول بالاتحاد وكل. والقول بالاتحاد كفر ايضا قال صاحب اضاءة الدجنة في عقيدة اهل السنة بكثل. الان اذا القول بالحلول والاتحاد يسمعنا الحلول الحلول هو ان يحل سير في شيء كما قالت النطار حل الله في جسد عيضا حلول الله في شيء ومثله ما يقوله بعض المجسمة من إن الله سبحانه وتعالى وحل في العالم إما صعودا أو هنزولا شكي أو يقعد على العرش لأن هذا فيه نوع من المماسة وفيه طرف من, من معنى الحلول والاتحاد هو طيرورة طيرورة الشيئين شيئا واحدا يعني أنه يستحد الله سبحانه وتعالى بغيره كما قالت النصارى أو يتحد الله سبحانه وتعالى مع خلقه او يتحد المخلوق مع الخالق عن طريق افعال معينة يفعلها كما يقول القائلين القائلون بوحدة الوجود يقولون انه بواطسة افعال معينة ورياضات معينة يترقى الانسان حتى حتى يصبح هو هو حتى يصبح هو هو اي الله فاذا أرى هو وهو أنا أو إلى قريب تصير المسائل حربة طبعاً، شيخ جميل نعم يعني ربما في فرق يعني أنا بين الاتحاد ووحدة الوجود الإتحاد إنه أصلاً مبني على نهائية جميل تصير واحد ولكن يعني أصل النهية يعني في مهيتين مختلفتين في الحقائق بس في حالة النصين تنتمي يعني تصير من حقيقة من الأولى إلى حقيقة الأول للنصيرو بين وحدة الوجود مش مبني على صناعية <تصفيق> ما هي ما هي واحدة؟ إنها عدد من يعني التجليات في ظلال أو لطيف لطيف جدا. هذا سؤال قوي ومنيح. وانا باللعب عن قد ذكرت أن إحدى مسائل الوحدة الوجود يعني قد يتصور الناس بعض الناس الذين يقرؤون في كتب علماء التوحيد يقولون اين هذا علماء التوحيد ووحدة الوجود؟ هم يتصورون على نفسي الحلول والاتحاد. فأين هذا الوحدة الوجود؟ وأذكر في بعض الناس يقولون ذلك أين نفى علماء التوحيد وحدة الوجود نفواها من حيث نفيهم الاتحاد ليش؟ لأن حقيقة الاتحاد هو إنه في الأطل إثبات أمرين القائلين بوحدة الوجود يقولون بوجود بوجودية إيش أمرين المخلوقات والخالق باطلا ثم يقولون بعد أن تتجرد عن قيولك الحارة اللي هي التشكلات أو التطورات أو التجليات وتتخلى عنها تحذر منها ترى أنك هو فبيصير خلافة الالتحاد وحدة وجوده واضح كيف المسألة يعني بعض بعض المذاهب احنا إحنا تكثف هذا الظاهري مبني على إثبات صور متكسرة ظاهرا. ولكن هذه هذه الحقائق إذا يعني إذا إذا ذاول مارس الإنسان بعض الأفعال يجد أن هذه القيود التي بها تخيل وتوهم التفسر تنعدم، فيصير هناك اتحاد. فلتم هذا نوع من الاتحاد. الاتحاد بمعنى مش الاتحاد سيئاً لأنه لا سيئ في الحقيقة، بل الاتحاد بمعنى تباين الوحدة أو تعين الوحدة أو تجلّ الوحدة في حقيقة الأمر. وهذا هو الشرح والتفسير الذي فسره الإمام العفهاري كما تذكرون. شوفوا إلى التذكير في شرح الطوالة. فسر وحدة الوجود بناء على مفهوم الاتّحاد. لانكراه الاتحاد يظهر وتتلون اللي هي طيروره يا طيروره شيءين شيء, شيء نعم طير طير طير طيروره الظهور مم. في, في كثره الضوء الظهوريه الى الوحده الحقيقيه نعم مثلاً يعني مثلا واحد كده عربي قائل في وحده ظهور الحلاج قائل الاتحاد فهمهم اثنين يعني نفس الشيء نفس الشيء نعم إنه مش نعم هو نفس الشيء. لذلك في زمان ابن لم يكن م... لم يكن هناك مصطلح اسم وحدة وجود أصلاً كان يستخدم مصطلح الاتحاد والعلماء لما نسبوا إليه هذا ال... هذه ال... هذا الاعتقاد أو هذا المذهب نسبوه إليه بحسب ما يعرفونه من مصطلحات نفس ال... نفس الصوفية نفس القائلين بوحدة وجود لم يكونوا قد اخترعوا هذا المصطلح بعد اللي هو وحدة الوجود ولكن العلماء لما قالوا لما نظروا في مذهب الحلاج وطريقته قالوا هذا في الحقيقة قولوا بالاتحاد ايش الاتحاد كأنك بتقول انك انت الذي انا اراك غير الله انت عين الله فصرت متحدا معه فصرت وحده سكية المسألة بعد ذلك في قرنين او ثلاث ظهر والمعنى واحد. يعني المعنى يخضي الى امر واحد قال صاحب إضافة <تصفيق> الزبدة في عقيبة أهل السنة ولا تصل لمذهب النصارى ولا تصل لمذهب النصارى أو من إلى ذعوة حلول نصارة <تصفيق> وذاك فالقول بالإتحادي نحلة أهل الزيه والإتحادي <تصفيق> <تصفيق> وهو سبحانه لا يحتاج إلى مخصص فل لو احتاج كان حادثا لو احتاج الله سبحانه وتعالى إلى مخصص أي فعل كان حادثا بلا شك نعم. والدليل على أن الله تعالى غني عن المحرر والمخصص, والمخصص من الكتاب قوله تعالى يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. هو وجه الدلالة وجه دلالة القراءة. ومن السنة قول صلى الله عليه وسلم اللهم أنت لا إله إلا أنت الغني وقد أجمعت. موجود غني عن المحل وهو ذات الله وموجود غني عن المخصص طائم بالمحل وهو صفيات الله لان المحل هو الذات وموجود مستقر الى المحل والمخصص وهو العرب لانه مستقر الى القيام للجن وموجود غني عن المحل مستقر إلى المخصص وهو الجن لانه لا يحتاج الى ذات يقوم بها ويحتاج الى الفائع لان الموجد له هو الله واعلم أيضا أن صفات الله لا يقال فيها مستقرة إلى الذات بل يقال قائمة بالذات لأن الاشتقار إنما يكون إلى الغير ولا يقال إن الصفاة غير الذات كما لا يقال إنها عين الذات جميل طبعا معاني هذه الفقرة والحي عبارة عن تفريع على ما مضى عبارة عن تقديم بوضع من الوضوء للمعاني التي تبقى ذكرها و طبعاً نحن أيضاً تكلمنا عن على الصفات أنها ليست بغير الذات ولا لا لا يقصده ثوٍن الله سبحانه وتعالى موصوفا بالصفات لا يقصده ذلك ثوٍن الله سبحانه وتعالى مركبا من أكثر من موجود لأن الصفات ليست غير الذات ولكن الغيرية هنا في المفهوم وفي التعقل في الذهن فقط وأما في الخارج فهناك موجود واحد فهناك موجود واحد وان شاء الله نربح ذلك في محل آخر كما لا يقال انها عين الله والاصل في في هذا القول انه بعض الناس قالوا الله سبحانه وتعالى ليس موصوفا بصفات بل صفته عينه ذاته صفته عينه ذاته تجعل الصفة عين ذات فقلنا لهم العقل اذا خلي ورفته ونفته عرف فرقاً بين مفهوم الذات وبين مفهوم الصفة. كيف تقولون إن مفهوم الصفة هو عين مفهوم الذات؟ فنحن عندما نقول هذه الذات موصوفة نفهم فرقا بين مفهوم الذات ومفهوم الصفة. فكيف قلتُم ان مفهوم الصفة هو عين مفهوم الذات؟ وبعضنا قالوا نفس الذات هي عين الصفة. قلب الأمر. فأيضاً نرد عليهم بنفس الأمر. ولكن في الخوارج نقول لهم. ليس هناك موجودان، ليس هناك موجودان متراكبان مع بعضهم البعض بل هو موجود واحد. وإنما التكسر إنما هو تكثر في المفاهيم، وذلك تكثر وفهم في الوجود والصفات التلبية وصفات المعاني وغير ذلك. وهو وريث الحقيقة ذات كلها لذات واحدة ولي إلههم واحد. نعم. مناقبة يدود وصف الله تعالى بالنفس. أي إطلاق وهذا الله عليه تعالى. قال الله تعالى حاكيا عن نبيه عيسى عليه السلام تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك وقال تعالى ويحذركم الله نفسك نعم لاحظ أنه قال يجوز وصف الله تعالى بمح ثم وضح معنا الوقف هنا لأنه مجرد إطلاق هذا اللطب عليك لا يجوز أن نقول أن الله تعالى متصف بطفئة إسمهنه بل الاطلاع هنا أو الوصف هو نسبة هذا الوصف إلى الله أي التعبير عن ذات الله سبحانه وتعالى وعن الله سبحانه وتعالى بالمثل. الوصف رأي فصاحة. إذا انفصل بين الوصف وفصاحة. نعم. ما معنى غيره؟ أيها السادة؟ هي معنى عنهم بالذات والوصف مجرد نسبة. على نسبة لفظ إذاب. لا تُهني. إلى... لا لا تُهني. ولكن هي الوصف وإطلاق اللص على إذاب هو هذا الوصف. الوصف فعل الوصف نفسه نضف كلمة او نضف او اثره على على الموضوع اما الصفه فهي على ما على معنى في الموضوع ورساله المساله جميل الخطوه ثانيه نشوف يعني وجهه رؤيته بالضبط نفس الشيء هذا وصف لله وليطفه لله امين طب هو انا يعني انا مشترك من الله من يعني نحكي واحد ما على الله في فرق بين الوصف اللي هو إطلاق الكلمة على الذات وبين الطفا اللي هي عبارة عن معنى قائم بالذات وبين الفعل اللي هو أمر صدر عن الذات ثالث أمور في ماذا الحال؟ الاجتواء هو, هو فعل صدر عن الذات ولم يقوم بعين الذات اللي هو عين تدبير العالم وعين تدبير المخلوقات هذا هو الاجتواء أما هي قيام العلم بالله سبحانه وتعالى فيتثنى معنا قائمة بالذات. أما الوث هو قال له الله عالم وتصم الله في العالم. تأذن من ذلك وتفصيل ذلك بشكل موسع إن شاء الله صحيح. الوحدانية. <تصحيح> <م> <تصحيح> لما نحكي عن القيام بالنفس نقول اختيار أنه سبحانه وتعالى المحل والمخصص. <تصحيح> هذا من ذلك الحد حصر ولمن ذلك يشير العبد يعني المحل والمخصص. من باب الحصر فقط يعني ما عمل قيام بالنفس حقيقة القيام بالنفس فقط هي بنتي المحل والنفس المخطط هي <تصفيق> هيك بنشير على القيام بالنفس ولا هذا من باب العدل لكن ممكن هناك في امور اخرى بنفس السرعه لا هي يعني مش مساله انه يعني احنا اتعلمنا لاحظ اتعلمنا في المحل والمخصص كل ما من شأنه أن يدخل في في معنى القيام بالذات. <تصفيق> يعني لا تخرج عن المحل المخصص. لا تخرج عن المحل المخصص. على سبيل الحظر. على سبيل الحظر في المعاني التي قلناها. قلنا <تصفيق> رضما رضما أمور ثانية في صفات اخرى مش في في القيام بالقيام به. نعم. بس. طبعاً إحنا لما نحكي في المخصص. تدخل قلت الأل مخصص في الذات وفي الأفعال في الأفعال مخصص في أن مخصص في الأفعال يمكن أن يعني نقول لنا جزء أن كل مخصص في الأفعال يمكن أن يعني أن كل مخصص في الأفعال لا يمكن أن يعني أن كل هذا الأل مخصص في الأفعال لا يمكن أن يعني أن كل هذا الأل مخصص في الأفعال لا يمكن أن يعني أن كل لا يمكن أن يعني أن كل هذا في أن يعني أن كل هذا الأل مخصص في بشكل لا يمكن هذا مش نفي الموجد هو نفي الموجد نفي المخطط ليش معنى التخطيط اصلا التخطيط هو هو مقابل التعميم مقابل التعميم مقابل العموم في التخطيط الآن إذا كان المطلوب هناك دال على دال على افراد ايش معنى إنه يدل على افراد تنطبق هو عليها لا حصر لها لا حصر لها التخصيص هو إخراج بعض ما دخل بالعوم منهم. رأيت كيف في المسألة ترى إخراج ما دخل نسمه لا يدخل ما دخل في هذا العوم إخراجه منه. هذا النوع من التخصيص هو جزء من التأثير أيضا. فيصدق على الذات وعلى الصفات وعلى الأفعال. كيفية صدق على الذات واضح. كيفية صدق على الصفات واضح. وأما كيفية في تفصيل كي في على الأفعال ف. وجود قدره ولا تملك محمد اخراع المستحيل مش لانه ذاته اخرجناه لانه لم يستلزم صحيح لكن هذا هذا في باب الاراء يعني في باب يغني النقص عن القدره ان في كونه قدره عامه في التعلق يعني ليش دخلت مساله القيام بالنفس القيام بنفس مقصود منه ان هناك فاعل بس نسأل من تخطيص قدرة في باب هذا في باب في القيام بالنفس هي لا لا مش صحيح هذا الكلام لان أنا يعني سام كلامه بالضبط الكلامه مش دقيقة كثير ليش؟ لأن العلماء قالوا أيضا يعني أنت تذكر الآن أن الصفات المعاني أيضا توصف بالصفات السلبية شوف كيف ومن بعد وصف الصفات المعاني بالصفات السلبية يجب أن تصف القدرة بعدم المحلي والمخصص ومن هذا الباب لا يجوز أن تخصص القدرة بشيء من متعلقاتها لا يجوز أن تخرج شيئا مما يجب أن تتعلق به من تونه متعلقا بها. تثليف الصفات السلبية على الصفات المعاني واجب كتثليف الصفات السلبية على الثاني وهذا توفي يأتي بعد قليل ان شاء الله الوحيدة. بالعكس هذا هو يعني هذا الكلام اللي أنا بحكيه الآن اللي هو عدم تخطيط الأفعال وكونه وكون هذا الأمر مندرج في القيام بالذات اللي هو أحد شقي معنا القيام بالذات اللي هو نصير وحطف هذا بوافطة هذا المعنى نثبت عموم تعلق الكترة عموم تعلق الإرادة عموم العلم وإخراج بعض المعلومات بعض ما يمكن أن يعلم عن كونه معلوما هذا التخطيط رادع نرجع في نفيه لنفي التخطيط اللي هو أحد معانيه في القيام بالنصف واضح كيف المسألة صار نعم <تصفيق> السؤال سؤال قوي يعني شيد نعم الان مستضر مستضر مستضر مستضر مستضر. ليست. لما ليست نص ليست نفس ذات ليست عينة من حيث المفهوم أيوه؟, ايوه ليست الوجود ذات ايوه الان ممكن الوجود ده نعم نعم لأنها أمور وجودية أمور وجودية ولكن هذا بعض التكره يعني بعض المتأثرين هم ذكروا تقريبا وبناء على القول بأنها صفات وجودية ولم ي... يقولوا بأنه صفات وجودية بمعنى أنها شيء آخر غير الزه لأنه عرف الغير بأنه ما يمكن تعقل وجوده مع عدم تعقل وجود ما قام به أو غيره يعني امتص امتصات الذهن من حيث الوجود من الملاحظة الوجود إذا طبق على الصفات وشح هذا الضابط فربط إنها غير الذات ولكنه لا يوضح الابتحال تطور العقل تعقل وجود بس من دون ذا إذا لم تصفة غير ذا طبعا هي ما شاء هو أنت تراه يعني, يعني منفصل عن الذات فترها صفته للذات تراها من حيث هي صفه للذات لاحظ كيف الآن هذا اللون؟ تراه من حيث هو صفر، والعلماء نصوا يعني أن العربة نفسه هو عين قيامه في في الجوهر، عين قيامه في الجوهر هو عين نص العرب. هذا اللي هو من العلماء شيء من هذا القبيل يعني إحنا بقدرة هذا يعني إحنا نتناول هذه الأل المفاهيم بالنظر لما نحسرو ونعقله. ثم ننظف الله سبحانه وتعالى عن كل ما نعقله وهذا هو المقصود من علم الكلام والمقصود من علم التوحيد، اللي هو أن أن الله سبحانه وتعالى عن كل ما يمكن أن يكون إيش محدقاً ومخلوقاً، ولكن يبقى الإيمان بالغيب، يبقى الإيمان بالله عن غيب يعني، شو الإيمان بالله عن غيب، بالغيب، ورحية أنا نعم. وحقيقة الوحدانية عبارة عن ما يستعد لفِزاد وفساد وأفعال، فهو سبحانه لا شبيها له في ذابه ولا في فساده ولا في أفعاله، فوحدانية الذات تنفي الكمل المنفصل والمنفصل، فالمنفصل أن تكون ذاته مرثكة من جواهر، من جواهر وأعراض، أو أن تكون مرثكة مطلقة، ولو من غير الجواهر والعروض شهولة وصورة أو أي أمر آخر مفترض. نعم هذا الكلام طبعا عبارة عن كلام دقيق جداً. ومضبوط فالوحدانية الذات تنفي الكم المتصل والمنتصل في الذات. إيش يعني تنفي الكم المنتصل والمنتصل؟ أما الكم المنفصل فإن تثبت واحدة. إلهًا آخر. فهناك إلهين واحد واحد. الثاني من فيه يقل إله الأول. نفي الكم المنفصل هو نفي إلهًا آخر. نفي الكم المفصل هو أن تقول إن الله مركب من أشياء التركيب في الذات. التركيب في الذات أن تقول هو مركب من جواهر لا مترددة أو تقول هو مركب من هيولا وطورة أو تقول هو مركب من إيش؟ أو أن تقول مركب من أي شيء. مطلق التركيب إذا هو المنفي عن الله سبحانه وتعالى. ليس محل كلامنا في نفي التركيب هو إنه من إن إيش متركب؟ مطلق التركيب هو المنفي. وليس محل كلامنا هو انه من, من اي شيء تركب وهذا حكيت المسألة لما لما تقول من اي شيء تركب انت تتلمت ليهود التركيب لا احنا كلامنا عن نفي اصل التركيب ولا وليس كلامنا عن من اي شيء تركب لانه نفي اصل التركيب يستلزم نفي كل وجوه التركيبة ولكن ابن تيمية لما يتتلم عن هذه المسألة بقول انقصدتم بالتركيب انه مركب من جواهر فردة فمن اين ثبت لكم انه في جواهر فردة وانقصدتم بالتركيب انه من هاي روطورة فقد خالفت الثلاثة المتكلمين والمتكلمون فلم يصير هناك اتفاق على انه هناك في هاي روطورة وان قلتم انه نقصد بالتركيب هو نفي نفي كونه من لحم وعظم فمن قال من الناس ان الله مركب من, من لحم وعظم شوف تبصير يصير الناس يشيح عليه وكذا بيحكي الظلم المضلوم فقط ولكن المسألة ليست ليست نطاشا على مصادق التركيب، مطلقا على قصل التركيب حتى لو قلت إن الله سبحانه وتعالى مركب من شيء لا نعرف حقيقة فنرى أيضا باطل واضح وهو الذي يريد إثباته من دينيا المسألة مطلق التركيب على لله مطلق رسبة التركيب لله هو المنفي بغض النظر من ما هذا نعم مطلق الجروض والقروض على الله منفي بغض النظر عن كيفية الجروض هو بحكية المسألة مطلق النزول من عروء إلى سفل ومطلق الصعود من سفل إلى عروء منفي بغض النظر كيف صعب وكيف نزل ممكن واحد ينزل غير هذيك الدول كنت أتسلم مع أحد الناس بإحتمال إحنا نثبت لا نعلم ال ال كيف من الكيس. ننفي الكيس. ننفي الكيس. ننفي في كيف من في كيف حتى يا أخي مثلا واحد ممكن ينزل بطائرة ممكن ينزل تحته ممكن ينزل يقع جور هذه عبارة عن كيفيات للنزول إحنا نحن ننفي أفضل نزول هو النزول معناه انتقال من مكان عالي إلى مكان واطي كيفية النزول هذه ما لنا ندخل فيها إذا نفينا أصل النزول كل الكيفيات هذا تمتفي بالأولا إذا نفينا أصل الجلوس لم يبقى هناك داعي للكلام على إنه كيفية نجه الله إحنا نفينا أصل الجلوس وبحكي في المسألة أصل الجلوس ما في ناس أنا, أنا جارس هيك واحد حابس إجراء إجراء واحد متويئ كثير واحد جارس على كرسي كثير واحد جارس على كرس الضوية هذه هيئات للجلوس نحن ننفي مطلق الجلوس وهذا حكي في المسألة لا يكون واحد ينجر لما يتكلم مع ثلاثة او يجتم الى الكلام على هيئة جلود لا احنا ننفي معنى الجلود معنى الجلود ننفيه وبنفي معنى الجلوس تنتفي كل هيئة دي وهذا حكي في الكلام نعم المصارى بقوله من الهاتف الذين البتق من الهاتف الذين البتق وردت ذلك كلت البتق كان عندهم أفضل البتق بالتالي نفس الكل نجوم فهي ينطبق عليها ايه دي لا شك طبعا ايه ايه لا بس نفسر الان في نفس احنا يعني متفسير على ما في كل المعاني اللازمة بسبب يعني مشابهة للحوادث او أو في القيام تعال لنفسه ولكن هذا نفسه اطلال نجوز يعني إلا في المعاني الساسد المتوفم عندنا ونثبت يعني على الطريقة زي الآية السماية إنه إما إثبات الله وتعريف الله عزوجل عن المعاني فادلة أو تفصيل المعنى لله عزوجل وأظنهما ما بيكون في يعني نفي أصل النزول بيكون في بيكون في نفي للمعاني فادلة المتواحدة من أصل النزول وضح اللقف على لاحظ لاحظ كيف إحنا كلمة أصل النزول هنا هي محل الإشكال فيه في في اسمه أصل الاستواء إيش معنى أصل الاستواء معنى الاستواء ولا نقضي الاستواء لا احد لا, لا احد ينفي لفا الاستواء ولا احد ينفي نسبة نسبة النزول الى الله ولكن احنا لما نتكلم عن النزول نقصد النزول من فوق الى تحت كما الرفس وقراء لان هذا هو محل النزاع شوف كيف المسألة أن نحن رينا في ان يطلق على الله انه ينزل لانه هذا اطلاق نجازم نقول لانه امر الملك ان ينزل فنطب نزول الملك الى الله كما أمر الملائكة أن يقبضوا الأرواح ونصب قبض الأرواح إلى الله مباشرة هذا إطلاق, إطلاق نجادي فقط ليس كلامنا في اللفظ نفسه لا أحد ينفي الألفاظ لا أحد ينفي الألفاظ ولكن لما نتكلم على معنى النزول نحن نتكلم عن معنى النزول اي معنى للنزول الذي سريدونه هل هو المعنى المجازي بالمعنى اللي انا قسرته يعني آنفا ام هو المعنى الحقيقي بمعنى الانتقال من عروب الى سفل كلامنا معهم في المعنى الثاني فنحن في هذا المعنى ان يكون مرادا من مفض النزول شوف كيف محل النفي تصلب كذلك لما نقول نحن ننفي انا قلت ننفي ميش ننفي الاستواء ننفي الجروس شوف كيف فإحنا نقول إذا أرتم بالجنود مع بال بالاستواء معن الجنود فرحن ونفي هذا المعنى ونثبت أصل الاستواء بنا التدبير شو تقول؟ لأن الاستواء يصدق على التدبير ولا يصدق في حق الله على جرور. جذور أخرى أيضا سنتكلم عليها إن شاء الله. نعم. المبولة رأيت الأمر الفرق بين الأشعار. الأشعار كلهم أهل طن كلهم. آه... انقسموا الى طائفتين انقسموا الى طائفتين اسم هذا هذة الطائفتين الان كل الاشاعر على الاطلاق اتفقوا على التنزيح على تنزيح الله عن ايش عن, الان. عن كل ما هو من ثمات ثم قال كيف نصل الى اجداد التنزيح كيف نفهم الناس التنزيح وسيلة الآلية التنزيح ايش هذه الآلية الوسيلة لإيطال الناس إلى التنزيه إلى تنزيه الله إما أن نؤول كل لفظ بمعنى أن نقول الاتواء المقصود في اليد المقصود بها الإعانة والقدرة العين المقصود بها العناية هذه الآلية من آليات التنزيه أو نقول آلية من إيه التنزيه أن نقول نفوض هذه الألفاظ في الله سبحانه وتعالى مع في الصفات الباطرة اللي هي الصفات الجسمانية والمشابهة الحوادث عنه جل الشعر إذا التفويل والتنزيح التفويل والتأويل هما وفيلتان لتنزيه الله وتنزيه الله هو المذهب المتفق عليه عند الأشاعر وخلافنا بماع المجثرة لا في التأويل ولا في التفويل بل هو في التنزيح شوف كيف المسألة لذلك ابن تيمية ينفي التفويل كما ينفي التأويل فيقول التفويل صر من مذاهب الفلاسفة التفويل عنده أصلا منبوذ وباطل واضح كيف المسألة طالت فإذا كلامنا معهم في أصل التنزيح خلاف الأشاعر فيها بينهم في كيفية الوصول للتنزيح بعضهم قال نحن نفور هذا الكلام إلى الله وهو طريق فائف لا إشكال فيه وبعضهم قال لا بل نحن مأمرون بسهم القرآن ولا يكن فهم القرآن إلا بأن نستخدم فيه آليات اللغة العربية من المعاني والبديع وإلى فلا فلابد له من معنى لاستحالة أن يطلبنا الله سبحانه وتعالى بما لا نفهمه فكل كلمة في القرآن يجب أن نكون قاضية على فهمها من هنا جاء التأويل شوف كيف كيف يقال يعني أنا لا أفهم أن يقول قارن مثلا أن الاستواء هو أصل من أطول التوحيد ثم لا نفهم معناه كيف نكون كيف يكون أثما من أطوب التأويل ونحن غير وَالنَّعْمَةُ شوف كيف المسألة هذا أمر بعيد على كل الأحوال الاختلاف بين المفوض من الأشاعر أو غيرها المؤولة هو اختلاف في طريقة الوصول إلى التأويل وليس خلافا في أصل التأويل أما خلافنا نرى المنصمة الذين يبدأون انتسابهم إلى الثرب أو أتباع ابن تيمية أو غيرهم من الناس الذين يقولون بمقالتهم هو قلت لا تطبق الورد في التأويل بل هو اختلاف في, في التنزيه التنزيه معناه نفي الحياه نفي صفات الحادثه يعني نفي صفات الحوادث عن الله فمن يثبت صفات بعض صفات الحوادث لله وهنا محل ارتكاب واضح كيف ان شاء الله المساله صارت نعم ده كان على الاختلاف في قول انه ما الجنة ما في <تصفيق> جنة جميل وقال انه يعني مثلا أصل التأثير نحن نتسلمنا لكن ما هو الأصله كله بناء على هذا الحديث جميل هذا طبعا كلام ابن ابنتينية الذي ذكره في الرسالة التدمرية أنا بأحكي لك ابنتينية كل كل أدلته وكل استدلالاته حواء وهذا يتمسك بمجرد ألفاظ أنا بقول لك الآن خلاصة كلام عن هذه المسألة فقط الآن الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال ليس فيها إلا الأسماع شوف كيف المسألة ليس فيها إلا هل قطب أن يقول هل قطب أن أن, ان, ان التفاح في الجنة هو مش, مش من حقيقة التفاح اللي عندنا يعني إذا رأيت وهل تطلق عليه التفاح ولا لا تطلق عليه التفاح تطلق عليه قطب المحروض انك تطلق عليه سفاح هل, نس... <تصفيق> هل اذا رأيتم نساء عشان انك تفتح ازهان كل شيء هل اذا رأيتم نساء تقولون والله هذه لا نعرفها الا بالاسم هو يريد هو يريد ان يوهم ارادة هذا المعنى انه لا يوجد مشارها الا في الأثناء. يا كيف هي لا مشاهدها إلا في الأسماء والرسول صلى الله عليه وسلم وافق لنا قان الحور العين وأجسامهم وكيف كذا وكيف كذا وكيف كذا وكله من حقيقة النساء التي في الدنيا ولكن بصيرة أكمل وبصورة أجمل شوف كيف المسألة إذا الحقائق التي في الآخرة هي عين الحقائق التي في الدنيا ولكن لاحظ كيف المسألة أقرب لك إياها حتى ترى كيف إنه كيف ما معنى حديث رسول صلى الله عليه وسلم بالضبط. الآن لما تشوف اه تشرب اه شاي في بعض الناس بيعملوا شيء يكبر، مين تعرف تشرب، وفي بعض الناس بيش... لا شيء ما سيحالة، وفي بعض الناس بيعملوا شاي لما تشرب تقول والله فيه ذي يوم، شوف كيف والله ما فيه في في إيش ذي في اسمه له ساي وهذاك إثمه ساي لأنه سايك انت بتحكي لتلوف لغوي انت بتحكي لبعضها هاد إثمه ساي بتتلوف الساي ايه قفضة؟ يعني لما يهي لك واحد ويعمل لك ساي عكر مش تعلم ولا عليه نكحة ولا اسم تحكي لي يا ذلم هاد ساي؟ تحكي لك ملا ساي احد مطاديق الساي هو عمله ادنى مطاديق الساي هو عمله. ولكن انت لما تقول له ايه هو ساي كله انه لم يبلغ في ماهيا في تحقيق ماهيه شاعي كماله او المقبول منه شوف كده ولكن هو في الحقيقة شاي لما انت تيجي تحكي تفاح في بعض التفاح شوفه مش يعني ماهو تفاح لا تريد <تصفيق> لا تريد انت عندما تقول والله ما هو تفاح انك فعلا تنفي انه تفاح ولكن تحكي يعني ما في من طعم التفاح ومن خطائف التفاح التفاح على الأقل بشكل واحد بوكله بحث بطعمه هذا لما تبرشه بخلع فينك معه تسئله طعم تسئله كده بتحكي مش تفاح ليش بتحكي مش تفاح لأن خطائف التفاحية خطائف التفاح ليست ظاهرة فيها شوف كيف المتألة وأيضا في الدنيا لما تشوف تفاح مرتب وأحمر ويلمع وشهي وده غير تحكي ولا ما في تفاح بيه كيف. ايضا ما تحكي قالوا تفاح تلاني بتحكي هذا لتشاهد مع دماؤه وبالإسم بس وبالإسم تفاح شوف كيف المسألة صارت بالإسم تفاح فقط لاحظ المسألة على إيه سن بني واحد بحكي بشوف رجل أنا بضرب لك أمثلة وبعاديك بحكي لك القاعدة اللي بناء عليها نفهم الحديث هذا بضرب لك أمثلة بعد يكي نحكي القاعدة واحد بشوف رجل إنسان عادي جداً ولكنه صارق يهتك الأعراض مجرم إلى آخره ايه انت بتحكي عنه والله ما هو إنسان هذا إنسان بالإسم مش هيك انت بتحكي تعبير بنحكي ولا ما بنحكي هذا التعبير بنحكيه, بنحكيه. لما دير إنسان بتحكي هذا هو الإنسان الكامل شوف كيف اسمه إنسان بس أما هو ليس الإنسان ليش؟ لأن معتفات الإنسانية لم تتجل فيه شوف كيف؟ قد معتفات الإنسانية وقعت في ولكن كل أعراضه انتفت عن معتفات الإنسانية إذن الماهيات لاحظ المس... هذا القاعدة اللي إحنا بنحكيها. الماهيات واحدة مطابيق الماهيات تتفاوت قوة ما في هناك أزمى مصداق من مطاديق المهيات وفي هناك أعلى مصداق من مطاديق المهيات ومات الجنة هو أعلى مصداق من مطاديق كل نعمة من النعم التي نهدها في الأرض واضح أن كثير فصار إثبات هذه اللذات كأنها لا تشابه ما في اللذات الدنياوية إلا بالإسم ليس؟ لأنها حازت أعلى اثبات وخطائط إيش؟ <تصفيق> هذا هو نوع من التشاكل ليش؟ اوضح لكم اياها ب بامر اخر الان نحكي التفاح لماذا انت نسيت عن لماذا نسيت عن التفاحة اللي هي مش مش طيبه لماذا قلت ان هذا اذا التفاح ليش نعم طيب دونك من بقول في لك طلب اخرى اريد نوع معين ايوه لانك وجدت في هذه التفاحة فتات لا ينبغي أن تكون في التفاح اختلق به أعراض خارجة عنه، يعني أجيب الكياه بمتابر وتنبط عليه لما شوفه امرأة لا <تصفيق> ليس فيها جنة الحلاوة ولا الجمال <تصفيق> وليس فيها أي فتة من فتات الأنوثة أو الجمال أو الـ الـ الـ الـ الـ الـ الـ الآخرين لا تجد فيها عنها <تصفيق> ده لا مش هيك. إحنا بننظر تطيقها على المثال يعني إحنا ما نتكر ذهابك يعني له هو المثال حقيقي انت بتقول يعني ليش هي هل هي فهلا ليست مرأة لأنها مرأة ولكن عرب علي عليها عوارض خارجية ليست من صفات العقل لازمة للمرأة مثل أنه جسمها ليس ناعما مثلا صفات حسادة هذا المفروض أنها تزول من النساء ولكنها عرضت عليها استثاث ليست المفروض انها تكون فيها فلأجل هذه الصفات انت ركزت النظر على هذه الصفات العارضة على المهية ونسيت المهية لأجلها لأنها ظلبت على المهية أطلاً ولكن لما ترى امرأة تملك نصف صفات يعني امرأة مقبولة ليست لم تبلغ يعني مبلغ الكمال في الجمال وكذا بتقول والله إن بس لو هذا تستطلش فيها طب ها لو هذا تستطلش فيها بتبطل مرأة لا بتضلها مرأة ولكن تزيد من ظهور زفاة المرأة التي انترى تتمنى انه تكون فيها لاحظ كيف المسألة فغاية الامر انه الماهية واحدة ولكن اعراض الماهية في الخارج التي تعرض عليها من الخارج فتتعرض قوة مبعثا باختلاطها بالنور غريبة عنها ففي أنت تجد من الفواكه ومن اللذات ما لا يوجد فيه أمور غريبة عنه مثلا أدري لكم مثال أكثر لأن هذه النهور اللي إبن تيمية بحكيها وبلقيها على الناس وللأسف أنا لم أجد أحد أن هذا الكلام بهذا الشكل هذا كله من من تفسيراتي أنا ومن تحليلاتي لم أجده واحد يعني رد على إبن تيمية لم أجد أحد يرد على إبن تيمية بهذا الأسلوب صدقية الكلام، ولكن ابن بينها ينتول فرطة إشكالية ثم لا تصدق فيها بها، ولغياب أذهان الناس عن التدقيق والتحقيق. رشوة الله الكلام الطحين لا تجدون إلّى فيها إلا أثما. لما هو نفسه رسول الله يقول فيها ما فيها عن لا يكفيها إلا أثما. فهو أثبتها الحقيقة ونقل نقل مشارها الح يعني أثبت ال ال ال العلم اللي هو مطلق على المهية. ونفس رهط هذا الدنيا إذا النسي من جهة والإبتذ من جهة أخرى شوف كيف المسألة صارت جميل جداً <تصفيق> وأتوب به إلى آخره هذا كل ما نفّس البعض الآن بتجريه مثال آخر الآن اللذة اللذة الأكل من نفس موضوع اللذة الثانية حتى ما روس عيش اللذة الأكل في الدنيا هل من خطائص لدة الأكل ومن ناهياتها جف... ومن من ذاتياتها أن يعقد هذا الأكل مغف وتخنى أم هي من لوازمها الغريبة من لوازمها الغريبة لأنه لو كان هذا الأكل خالصا ما في شوائب ولا زوائب ولا إشي توجده أن ولكنك لما توجد فيه تصاب بالتخن أو الأمراض لأنه اختلط بهذا الأكل قلائط غريبة عنه لذلك لاحظ كيف رسول صلى الله عليه وسلم وقف مثلاً النكاح في, ال... في الآخرة ما في ألم ولا في تعب إذا ليس التعب جزءا التعب في, ال... في الدنيا يعقب النكاح ولكنه ليس جزءا من ماهيته هي وأحكي المسألة ففي الآخرة يوجد نكاح من دون ألم ومن دون تعب يوجد أكل من دون تعب من دون... وظهر يوجد أكل وووإكتفاء من من دون وجود إيش فضلها بعيد عنها النفوذ فعرف الإنسان أثر وهكذا لاحظ إيش المثل أثر حقيقة الحقيقة الخالصة غير مخلوطة بسوايتها فلذلك لا تجدون ليس فيها ليس فيها إلا لطف ليس يعني تجدها إلا لطف هذا هو حقيقة قول ابن ابن هذا هو حقيقة معنى الرسول صلى الله عليه وسلم ولكن ابن سينا ابن سينا يريد العكس بالضبط من هذا ليتوصل ليتوسط يعني يتوصل بهذا الكلام الى رأي ذات التشكيك شوف كيف المسألة وهذا ما تكلمت عليه في الرد على ابن سينا في رسالة تدمورية كشفت رد عليه في كل المسائل ومن ضمنها هذه المسألة والله ان شاء الله كيف الكلام هذا هو بالضبط معنا في الكلام نعم حضرت نعم الناس أنماذج وليس سواه. قال سواه معلوم والكيد غير معقول. ما بياكله حرف وقالوا الكيد مجهول. يعني هاي كلمة مجهول من قالها العلماء. يعني أصل غير معقول ولا مجهول. هي وردت وردت وإحنا تكلمنا يعني. أنا تكلم عليها يعني لاحقاً وأنا أرجو يعني منكم إنه في, شا... في, في أحد دروس الجوهرة مم. تكلمت عليها بشكل مفصل جدا زي كل روايات وتكلمت عليها اكثر من 45 فقائحة فأرجو انه يعني اللي بقدر يحدد ايش رقم الدرس ايش رقم الدرس وتحاول تسمعه واذا في واحد بقي عنده اسكال بعد ذلك يعني ممكن نحكي في هذه المسألة في درس اخر او بعد احد الدروس ولكن يعني أعتقد أنه اللي يسمع ذلك الكلام لا يبقى عنده أي إشكال في هذا الأمر فأنا اتكلمت عليها واتكلمت عليها كلمة مجهول ومعقول غير معقول هاي يساوي كلمة مجهول ولا في دغاية في السنة يعني فيه. مش ما أتقل هي خلاك في الروايات مش في الروايات لما تنطل تفتلف المعنى واحد ولكن التعبير عنه مختلف ولكن ابن قيمية أهمل كلمة غير معقول وأراد إثبات كلمة مجهول لاحتمالها معنيا أما المعقول فلا تحتمل إلا معنى واحد غير معقول يعني منفي شوف دي هو مسألة أما مجهول ممكن يكون مجهول هو ثابت ولكن إحنا مجهل وهذا هو اللي بده يعني الكيد مجهول بالنسبة لنا ولكن بالنسبة لله ثابت إحنا بنحكي أقلا هو غير معقول غير معقول نسبته من الله بمعنى هو نفسه منفي فهو بال بالمحتمل اللطب المحتمل أو المحتمل لمعنين ونفى اللقب محكم شاهدته في كل الأمور. و من حيث السنة ومن حيث السنة الرواية اللي بتقول غير معقول أقوى ثلاً من غير مجهول. و من حيث السنة ومن حيث اللقب هي أقوى ثلاً. ولكن احنا مصيرنا شرح هذا اللقب بناء على الاحتمالين جميعا. فأرجو انه الذي يستطيع إنه يطلع لي ذلك الدرس. والتركب على الله تعالى محال لأنه لو كان مركبا لكان حاليًا لوجوده. لاحظ أن أي سقليته. والتركب لم أقل والتركيب. كنت والتركب. ما نقيب أطل التركيب حتى ما يجي واحد يحكيه في واحد ركبه مطلق التركب مطلق تركب سواء بتركيب واحد أو بدون بت... تركيب واحد مستحيل. الترکب نفسه مستحيل. وهو ونفي التركب الترکب أعم من نقي التركيب. نعم. والمنفصل أن تكون ذات أخرى يجب لها من الكمال ما يجب لله ويستحيل عليها من خلق ما يستحيل عليه، وهذا محاكاة لعن الله على شريك له ولا نظير. نعم. ووحدانية الصفات من كما المنفصل والمنفصل، فالمنفصل أن يكون له قدرتان وإرادتان وهكذا إلى آخر الصفات، فقدرته واحدة وإرادته واحدة وعلمه واحد. ولكن قدرته مع ذا. كيف؟ معنا ما قدرة الله واحدة وعلمه واحد من حيث صفه صفه العلم واحدة واحدة وصفه القدر واحدة وإغاثته واحدة ولكن نعم ولكن قدرته مع ذلك متعلقة بجميع, بجميع الممكنات. الممكنات قدرته قدرة واحدة متعلقة بجميع مش قدرة واحدة يعني إنه الواحد يتخيل إنه في قدرة من دون محل من دون تحيز لله سبحانه وتعالى مش في قدرة قدرة واحدة، لانه لما تكون في قدر مختلفة في صار اعراض وفي تركيب، احنا عنا قدرات مختلفة. ليش؟ لأن إحنا الواثقين مش فيسعنا واحدة. ورح تجيب المسألة. احنا نقدر على أشياء ولا نقدر على أشياء. صح لأ, لا؟ نقدر على أشياء في بعض الأحيان ولا نقدر على بعض في أحيان أخرى. لو كانت قدرتنا واحدة، نقدرنا على جميع الاشياء في جميع الازمان لو كانت قدرتنا واحدة. لقدرنا على جميع الأشياء في جميع الأزمان ولكن لأن قدرتنا متفاية مختلفة متعددة قدرتنا عبارة عن أعراض مكتسبة اكتساب فلذلك تتساوث في الأزمنة وفي الأحوال أما قدرة الله هي واحدة فلذلك هي متعلقة بجميع الأشياء إحنا تجاوزا بنحكي في جميع الأزمان وليس الله صلى في جميع هي متعلقة بجميع الممكنات طبعا احنا في هذا المجال في هذا المقام إلى هذا الحد نكتفي بذكر فقط يعني مثل هذا الكلام الإزمالي وأما الاستدلال عليه بتفصيل أكثر ستأتي لاحقا إن شاء الله نعم وإلمه كاشف عن جميع المعلومات وإرادته مخصصة لجميع الممكنات وكذا يقال في جميع استثاثه فالتعدد استثاثات محال نعم التعدد استثاثات محال من أي جهة من جهة يكون له قدرتان او ثالث قدرة هي قدرة واحدة متعلقة بجميع الممكنات علم واحد متعلق كاشف عن جميع المعلومات وهي كده نعم. وتنفي المنفصل بان لا يكون لأحد من المخلوقين فسات فسات الله تعالى نعم. بان تكون له قدرة تولد وارادة تخصص وعلم محيط وغير ذلك وهذا محال ان الله لا شبيه له لاحظ كيف؟ نكمل منفصل فساتات ايش معنى الكم المنفصل منفصل فساتات؟ أن, ان تثبت لغير الله مثل صفة الله والكم المنفصل في الزات أن تثبت لله قدرتين أو ثلث قدر أو في الآخرين وهكذا الكم المنفصل في الزات أن تقول إن الله متركب الكم المنفصل في الزات أن تثبت إلها آخر نعم ووحدانية الأفعال تنفي الكم المنفصل فقط بأن يكون غيره يفعل كفعله وهذا محال لأن الله لا شريك له في أفعاله بل هو المنفرد بالإيجاد والإعدام والمخل... والمخلوقات ليس لها تأثير إلا قيام الفعل بها نتيجة لا حكي في الكلام ليس لها تأثير إلا قيام الفعل بها نتيجة لاكتفادها هي له لهذا الفعل إذن أثر القدرة الحادثة ليس هو خلق الفعل بل اكتفاده فهل ذلك الكلام ينفي أصل القدرة أم ينفي كون القدرة خالقة ينفي كون القدرة خالقة ويثبت كون القدرة المكتسبة وهذا هو الاضطراب في علم التوحيد بالنسبة لأهل الصلاة إنه ليس كمثل الله شيء لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله مطلقا لذلك نحن نقول المجسمة شبه الله في ذاته وفي صفاته وفي أفعاله المعتذرة نزه الله في الذات والصفات وسبّبه الله في الأفعال لذا من ناحية الخلف فقاله.. نوجه الهراك كما أن الله يخلق المخلوق يخلوق فهذا يتشبهُهم في الأفعال وأما المزدم تشبهُ الله في ذاته في السخطات وفي الأفعال لأن الذي يصبّق lors ذات، يلكمه في الذات التشبيه في أما الذي يكشبه في الأفعال في التشبيه في السخطات والأفعال المع الله من ح من ذات من والمذكة ما صدق الله من حيث ذاته ويرزبهم تشبيهه من حيث الصفات ومن حيث الأتعال واضح الكلام إن شاء الله طب شو رأيه بالبينية وفي الكفة قال بقول المعتذلة في بعض الأحيان وبعض الأحيان بلوح بيميت حين يتطرف بقول المعتذلة ولكن في ثمية الأحيان ينفي قول الأشعر يعني رد عليهم آه رد عليهم طبعا رد عليهم ولكن في بعض الأحيان صرح تطريحك بقول ماذا الله وكذلك يبنقيم الجوزية عشان هيك أنا قلت لك يلزم لذوم يلزم لذوم مش بخاطر الإنسان خلط اللي بيسهم إيه اللي بيحكيه أنت رشده في الذات يلزمك تشبيه في, في الأسعال بس هو لما لا يستطيع من يطرح بكل شيء أحياناً بلوحه ولكن في كل الأحوال لا ينفي أقل شيء بسكت حتى لا, لا يلزم بيشيء يتبعه أولا حكيت المسألة وبيقيم التوحيد نفسه نعم نعم ممكن إن لازم بعض الناس يكلم نفسه بالكتاب ولا ما بيشه بقول بالله الكبراء بلا شك بلا هي بلا شك يد التخلق ما ناسخ بالقدرة بلا شك طبعا طبعا طبعا إحنا ليش إحنا نأخذ قواعد هذه قواعد في علم التوحيد لما نسلم فيها ونقيم عليها الأدلة تضر الخلاص يجب الالتزام فيها لذلك نقول إن إنه لا يوجد هناك صفة أخرى لله سبحانه وتعالى يتم هاليد يخلق بها كما قال الإمام الأشعاري حتى الإمام الأشعاري لما يقول بهذا الكلام إحنا بنخالفه وهذا حكيت المسألة ما إنه قول ولكن إحنا بنقول قول لا يتلزم التشبيه ولكنه غير قحل ضعي الكلام مش بنطقب على ظهور إنه لإنه ابن تيمية لا يا ابن الحلال هذا شيخ الإسلام لإنه نضبطه حتى لو كان أخطار نعيدنا نحكي بالعكس ولواء الأشاعر أبهم من الناس منهجا عندما يخطئ واحد أو حتى هم لما يخطئ واحد من عامتهم يوردونهم في المتون في المتون حتى يعرفهم كل الناس ولا يغتروا به لأنه أنت لما تحكي الأشعى يقال هيك ممكن الناس يحقوه الأشعى يقال هيك سوف يعملوا يسفروا الرابق قال هيك لا هم يشكروا خلافا للرابق المتون بيحكوا خلافا للراضي في بعض الاشياء اللي خلفوا اللي اخطأ فيها خلافا للاشعري في بعض الاشياء اللي خلفوا فيها خلافا للبطلاني خلافا للجويني حتى ينبه الناس معين انه هذا امامنا ومن اعظمنا وهو من من اكبرنا الا ان قوله في هذه المسألة غلط ويجب التنبه هذه هذا دليل على قوة المذهب الاشعري وسلطانه والتزامهم بالقواعد مش بالاشخاب والتعطبات موضوع علم هذا علم مثل لانه اسعري خلط لانه الايام الاشعري يجب الاقول بكل ما قاله هذا ننقده نفكر فيه مش انا بحكي عن حالي انا في علماء ننقده ونفكره فيه ما رأوه حقا فيقولون به ما رأوه في وده للخلاف يقولوا فيه نظر ما رأوه ضعيف يقوله خلافا للأشعر ولا يرفون المقال قال به لأن هو قال به قال به قال به يعني هو حد. هو رأى هذا الكلام لا نقول أنه لا لم يقل به لا هو قال به ولكن نحن نخالفه خالقه واضح الكلام إن شاء الله نعم قد ويجب أن نعتقد أن الأفعال كلها لله تعالى لن على وجود الوحدانية له تعالى الكتاب والظنة كيف يعني الأفعال كلها الأفعال من حيث قولها مخلوقة موجودة بعد عدم أو معدولة بعد وجود كلها من هذه الحيثية لله من حيث قولها مكتسبة نعم أما الكتاب فقوله تعالى وإلهكم إله واحد والسنة قوله